بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المملكة العربية السعودية وزارة المعارف التربية الخاصة المكتبة المركزية الناطقة للمكفوفين بالرياض كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم اجعل العمل هذه خالصا لك اللهم إني أسألك أن تنفع به وأن تثيبني عليه وصل لهم على سيدنا محمد معلم الخير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسوله هذه هي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب صيد الخاطر أسأل الله أن ينفع به وأرجو ممن انتفع منه أن يدعو لي بالخير ويدعو لمؤلفه ولمحققه ولناشره وأن يكون لهم من صالح الأعمال التي يستحق صاحبها الثواب مكة المكرمة غرت سنة تسع وتسعين وثلاثمائة والف للهجرة الشيخ علي الطنطاوي المقدمة كنت أعمل في بغداد نحو سنة ست وثلاثين وتسعمائة والف للميلاد ودرس العلوم الشرعية في الأعظمية وأقيم فيها منفردة فكنت إذا طال علي الليل ووحشة الوحده افزع الى مكتبة الكلية استعير منها الكتاب بعد الكتاب انظر فيه فاطالع بعضها واكتفي من بعضها بتصفح اوراقه والالمام بموضوعاته والبعض ادرسه والخصه وبعض اختار منه وكان فيما استعرت منها كتاب بلغ من اعجابي به ان استبقيته عندي الى ان فارقت الكلية الى ان فارقت الكلية أقرأ فيه كل يوم فلا امل القراءة فيه ولا تخلو نظرة فيه من موعظة اتعظ بها او فائدة استفيدها او طرفة او طرفة انس بها وفيه فوق ذلك تحليل للنفوس وفيه وصف للمجتمع في أسلوب مبتكر وطريقة في التصنيف لا أعرفها لأحد من المصنفين وكان الكتاب صيد الخاطر لابن الجوزي اثنان وفي هذا الاسم توفيق عجيب ذلك أن الخواطر لا تفتأ تمر على الذهن كأنها الطيور التي تجوز سماء الحقل تراها لحظة ثم تفتقدها فكأنك ما رأيتها فكأنك ما رأيتها فإذا أنت استدتها وقيتها ملكتها أبدا لذلك جعل المؤلف هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر فكان الاسم نفسه نفحة من نفحات العبقرية وقد قلده فيه أحمد أمين فسمي فسمى ديوان مقالاته فيض الخاطر وشتان ماهما ولو أن كل عالم بل لو أن كل متعلم قيد ما يمر بذهنه من الخواطر لكان من ذلك ثروة له وللناس لكان من ذلك ثروة له وللناس يعود هو بعد سنين إلى ما كتب فيرى فيه تاريخ تفكيره ويجد فيه مفتقد من نفسه والإنسان أبدا في تبدل يذهب منه شخص ويولد شخص وحينما تقرأ وانت شيخ خواطرك التي سجلتها وأنت شاب تجد شيئا غريبا عنك كأنك ما كنت أنت صاحبة وكأنه خطر على بال غيرك ثم إنه إن كان عالما أو مفكرا كان من هذه الخواطر كتاب علم وأدب وفن كان من هذه الخواطر كتاب علم وأدب وفن ككتاب ابن الجوزي ثلاثة فلما عدت إلى دمشق فاتشت عن نسخة من الكتاب وكانت نسخة نادرة من تلك الأيام حتى وجدتها فجعلت أنظر فيه دائما وراه أخي ناجي القاضي الشرعي فأولع به ولازم مطالعته حتى كاد يحفظه عن ظهر قلب ووضع العناوين لفصوله واتخذ له فهارس يصنع ذلك لنفسه لا يفكر في طبعه ولا في نشره فلما رأيت ذلك ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا ورأيت الكتاب جيدا جدا ونسخه قليلة جدا فكرت في نشره وكان في الكتاب كثير من التحريف والخطأ ففتشنا عن نسخ منه مخطوطة وأمدنا الصديق الدكتور صلاح الدين المنجد مدير معهد المخطوطات بها فاشتغل أخي ناجي بمقابلة المطبوع عليها وحققه ما استطاع وإن لم يسلم من كثير من الغموض ومن آثار تحريف النساخ لأنه لم يجد نسخة مخطوطة صحيحة يعتمد عليها وكان عملي فيه أن راجعته فرأيت المؤلف رحمه الله يتبع في كل خاطرة وحي الساعة كما يقولون يسجل ما يخطر على باله فيقع احيانا في تناقض يسوق الرأي قد ساق من قبل ضده ويذم شيئا كان قد وقع هو فيه ويأتي بأراء لا, لا يسلم له بها ولا يجوز السكوت عنها فكنت أعلق على ذلك بما أبين به الصواب الذي أعرفه وإن كنت لا أصلح تلميذا لتلاميذ تلاميذه وإن كنت لا أصلح تلميذا لتلاميذ تلاميذه وأين أنا من ابن الجوزي ولكنه الواجب والغلام إن عرف الحق في مسألة رد فيها على شيخ الإسلام نور و... العبد في دنياه وفي البرزخ وفي القيامة وعلى حسب نور الإيمان في قلب العبد تخرج أعماله وأقواله ولها نور وبرهان حتى إن من المؤمنين من يكون نور أعماله إذا صعدت إلى الله تبارك وتعالى كنور الشمس وهكذا نور روحه إذا قدم بها أو قدم بها على الله عز وجل وهكذا يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط وهكذا يكون نور وجهه في القيامة والله تعالى المستعان وعليه الاتكال السابعة والثلاثون أن الذكرى رأس الأصول وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء وَإِنْ فاته ربه عز وجل فاته كل شيء الثامنة والثلاثون أن في القلب خله الهامش الخلة الفرجة في الشيء والثقبة الصغيرة والحاجة والفقر انتهى الهامش وفاقة لا يسدها شيء البته إلا ذكر الله عز وجل فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الاصاله واللسان تابع له فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقة فيكون صاحبه غنيا بلا مال عزيزا بلا عشيرة مهيبا بلا سلطان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 فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وأزمه وإرادته ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه ويفرق أيضا مجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل ويفرق أيضا مجتمع على حربه من جند الشيطان فإن إبليس زال يبعث له سرية بعد سرية وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأمثل تعلقا به وإرادة له كانت السريه أكثف وأكثر وأعظم شوكه بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر وأما تقريبه البعيدة فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل فلا يزال يلهد بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر الأربعون أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته الهامش السنة النعاس وهو ما يسبق النوم من فطور انتهى الهامش والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران فإذا استيقظ وألم ما فاته في نومته شد المتزر الهامش اتزر أذنب أو لبس كساء صغير انتهى الهامش وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته ولا تحصل يقظته إلا بالذكر فإن الغفلة نوم ثقيل الحادية والأربعون أن الذكر شجرة تثمر المعالف والأحوال التي شمر إليها السالكون فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها كما ينبني الحائط على أسه الهامش الأساس يقالوا قلعه من أسه والجمع إساس واساس انتهى الهامش وكما يقوم السقف على حائطه وذلك أن العبد إن لم يستيقف لم يمكنه قطع منازل السير ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم فالغفلة نوم القلب أو موته الثانية والأربعون أن الذاكرة قريب من مذكوره ومذكوره معه وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا الهامش سورة النحل الآية الثامنة والعشرون بعد المئة انتهى الهامش والله مع الصابرين الهامش سورة الأنفال الآية السادسة والستون انتهى الهامش وإن الله لمع المحسنين الهامش سورة الأنكبوت الآية التاسعة والستون انتهى الهامش لا تحزن إن الله معنا سورة التوبة الآية الأربعون انتهى الهامش ولذلك من هذه المعيّة نصيب وافر كما في الحديث الإلهي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه الهامش صحيح البخاري معلق في التوحيد باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك الجزء الثالث عشر الصفحة الثامنة بعد الخمسمائة وابن ماجة في الأدب باب فضل الذكر الحديث الثاني والتسعين الثاني والتسعين بعد السبعمائة والثلاثة آلاف وأحمد في المسند الجزء الثاني الصفحة الأربعون بعد الخمسمائة وصحيح الجامع للأرباني الحديث السادس بعد التسعمائة والألف انتهى الهامش انتهى الشريط الخامس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب وللكتاب بقية على الشريط السادس الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط السادس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية نواصل القراءة تحت عنوان الفائدة الثانية والعربعين وفي أثر آخر أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيارتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لاطهرهم من المعايب والمعصية الحاصلة للذاكر مائية لا يشبهها شيء وهي أخص من المائية الحاصلة للمحسن والمتقي وهي مائية لا تدركها العباره ولا تنالها الصفه وإنما تعلم بالذوق وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث وبين الرب والعبد بين الخالق والمخلوق ابن العابد والمعبود وإلا وقع حلول يضاهي به النصارى أو اتحاد يضاهي به القائلين بوحدة الوجود وأن وجوب الرب عين وجود هذه الموجودات بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه هو الحق المنزه تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا والمقصود أنه إن لم يكن من العبد عقيدة صحيحة وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج في باب الحلول والاتحاد ولابد منزلة الذكر الثالثة والأربعون أن الذكر يعدل إتقى الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل وقد تقدم أن من قال في يوم المئة في يوم مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حزن من الشيطان يومه حتى يمسي الهامش ظاهأه شابهه وفعل مثل فعله والحديث سبق تخريجه الحديث وذكر ابن ابي الدنيا عن الاعمش عن سالم بن ابي جعد الهامش سالم ابن ابي الجاد ثقة مشهور من التابعين ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين انتهى الهامش قال قيل لابي الدرداء ان رجلا اعتق مئة نسمة قال ان مئة نسمة من مال, من مال رجل كثير وافضل من ذلك وافضل ايمان منزوم بالليل والنهار الا يزال لسان احدكم رطبا من ذكر الله عز وجل وقال ابن مسعود لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل وجلس عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود فقال عبد الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل فقال عبد الله بن عمر لأن أجد في طريق فأقول فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخير في سبيل الله على الخيل في سبيل الله عز وجل وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفائها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا آناقهم ويضربوا آناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال أذكر الله رواه ابن ماجة والتلمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش الرابعة والأربعون. ان الذكر رأس الشكر فما شكر الله تعالى من لم يذكره وذكر البيهقي عن زيد بن اسلم ان موسى عليه السلام قال رب قد انعمت علي كثيرا فدلني على ان اشكرك كثيرا قال اذكرني كثيرا فاذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا وإلى نسيتني فقد كفلتني وقد ذكر البيهقي أيضا في شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام قال قال موسى عليه السلام يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك فأوحى الله تعالى إليه الا يزال لسانك رطبا من ذكري قال يا رب إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها قال وما هي قال أكون جنبا أو على الغائط أو إذا بلت فقال وإن كان قال يا رب فما أقول قال تقول سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى وسبحانك وبحمدك فقني الأذى قلت قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه الهامش صحيح البخاري معلق في الحيض باب تقضي الحائض المناسك الجزء الأول الصفحة الخامسة والثمانون بعد الأربع وفي الأذان باب هند يتتبع المؤذن فاه هنا الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة ومسلم موصولا في الحيض باب ذكر الله في حال الجنابة الحديث السابع عشر بعد المئة ولم تستثن حالة من حالة وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجلابته، وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها وكذلك شرع للأمة من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الهامش صحيح البخاري في الوضوء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع الجزء الاول الصفحة الواحدة والتسعون بعد المئتين. وفي اماكن متفرقة اخرى ومسلم في النكاح باب ما يستحب ان يقوله عند الجماع الحديث السادس عشر بعد المئة. ورواه أصحاب السنن وأحمد وأن عند نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب لأنه بد لقلبه من ذكر ولا يمكنه صرف قلبه عن ذكر من هو أحب شيء إليه فلو كلف القلب نسيانه لكان تكليفه بالمحال كما قال القائل يراد من القلب نسيانكم وتأب الطباع على الناقل فأن الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وقال عبد الله بن أبي الهذيل إن الله تعالى يحب أن يذكر في السوق ويحب أن يذكر على كل حال إلا على الخلاء ويكفي في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة وهي من أجل الذكر فذكر, فذكر كل حال بحسب ما يليق بها واللائق بهذه الحال التقنع الهامش يقال تقنع تغشى بثوب وتقنع في السلاح دخل انتهى الهامش تقلنا بثوب الحياء من الله تعالى وإجلاله وذكر نعمته عليه وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي لو بقي إنما قام به الوليد من إصلاحات داخلية يدل دلالة واضحة على سمو روح الإسلام وعظم مبادئه وتوجيهاته. ويبلغ كذلك على عبقرية عظيمة لهذا الخليفة العظيم. إنها اعمال لو تمت في العصر الحديث لا كانت مفخرة فما بالك وقد تمت منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا أي في عهد كان الظلام والجهل مطبقين على أكثر بقاع الدنيا تعال بنا ندل جولة سريعة في إصلاحات هذا الخليفة العظيم الأيتام والمرضى من أعمال الوليد العظيمة أنه تعهد الأيتام وكفى لهم ورتب لهم المؤدبين كما رتب للمرضى من يخدمهم وللمكفوفين من يقودهم ورتب لهؤلاء جميعا الأرزاق المنتظمة ووضع المجزومين في بيت يرعاهم طبيا حتى لا يخرجوا على الناس بعاهاتهم ورتب لهم الأرزاق الوافية وأعطى كل مقعد خادما يهتم بأمره وأجر لهم الأرزاق السخية الطرق والآبار واهتم الولد كذلك بالعمران فأنشأ الطرق ومهدها وبخاصة الطرق المؤدية للحجاز كما حفر الآبار على طول هذه الطرق ووظف من يعنى بهذه الآبار ويمد الناس بمائها العمارة الأموية يعتبر عصر الوليد بن عبد الملك عصر العمائر الرائعة فقد أراد أن يجعل دمشق عاصمة تنافس أعظم العواصم في عهده وتجه بهمة إلى المساجد حتى يقضي على إعجاب المسلمين ببعض الكنائس التي كانت شامخة في دمشق وبهذا كان العمران جانبا مهما من جوانب الإصلاح التي امتدت لها يد الوليد وقد حشد الوليد لأعمال العمران آلاف العمال الذين استقدمهم من مصر ومن مناطق الشام المختلفة ومن الهند وبلاد فارس ولم يعتمد فقط على العمال المسلمين بل استعمل كثيرين من القبط فيما شيده من عمائر حتى في تشييد مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما يقول ياقوت في معجم البلدان وكانت المساجد حتى عهد الوليد تبنى على نسق المسجد الذي اشترك الرسول صلوات الله عليه في بنائه بالمدينة وهو مسجد تبدو فيه البساطة كما وصفناه في الجزء الرابع من اجزاء هذه المكتبة فانتقل الوليد بعمارة المساجد انتقالا واسعا حتى اصبح مسجده بدمشق احد اعاجيب الزمان ويمكن أن نقططف سطورا قليلة عن هذا المسجد مما دونته عنه ودونته عنه في كتاب التربية الإسلامية أنفق الوليد على بناء هذا المسجد خراج الدولة سبع سنين ظل العمل واجري لإتمامه ثمانية أعوام به ستمائة سلسلة من الذهب للقناديل قالوا إن الإنسان لو عاش به عدة أعوام لرأى في كل يوم جديدا فيه وقد استخدم الوليد فيه عدة ألوان وبخاصة الألوان الزهرية فكان المسجد كما يقولون يكاد يقتل ذهبا وبالإضافة إلى مسجد دمشق اتجه الوليد كذلك إلى فلسطين فبنى المسجد الأقصى بجانب مسجد قبة الصخرة الذي بناه أبوه ويقع المسجد الأقصى في ساحة مسجد قبة الصخرة وقد أخذ المسجد الأقصى اسمه من القرآن الكريم واهتم الوليد بمسجد الرسول صلوات الله عليه فأعاد بناءه على نسق الرفيع وضم إليه بيوت زوجات الرسول كما قلنا من قبل وأكثر فيه من الرخام والفسيفساء واتجه الوليد كذلك للمسجد الحرام الذي يتم فيه الطواف حول الكعبة المشرفة فقد اشترى كثيرا من الدور التي كانت تقع حول الكعبة وهدمها وضمها لهذا المسجد وأقام جدارا يفصل المسجد عما حوله واهتم بمظهر المسجد اهتماما كبيرا حتى يطاول المساجد في المدينة وبيت المقدس وارسل الوليد صفائح الذهب لتوضع على باب الكعبة لنزيد من التحسين والتجميل النزاهة والعدالة وكان الوليد يميل الى العدل والقسطس وكان يحاسب عماله اذا ظلموا او اخذوا شيئا بغير حق من الرعية او من الدولة عهد سعه وكان عهد الوليد على العموم عهد سعه ورخاء وأمن وطمئنا وفي ظل هذا اليسر وتلك الوحدة القوية ثم في ظل إيمان الوليد وقوته اتسع العالم الإسلامي وامتد حتى شمل الأندلس وشمل السند وغيرهما من البقاع على مساءة إضاحه في الجزء الخاص بالامتدادات الإسلامية في العهد الأموي الرجال الوليد ومن اهم الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد الحجاج قائد ابيه وقد مر ذكره وقد اوصى عبد الملك ابنه الوليد بالحجاج وصية تمثل مكان الحجاج في ملك بني اميه قال عبد الملك وانظر الحجاج فاكرمه فانه هو الذي وطأ لكم المنابر وهو سيفك يا وليد ويدك على من نوأك فلا تسمع فيه قول أحد وأنت إليه أحوج منه إليك وقد كانت هذه الوصية عميقة الأثر في نفس الوليد وجدير بها أن تكون كذلك فقد روى عن الوليد قوله كان عبد الملك شديد الاهتمام بالحجاج وأنا بالحجاج أكثر اهتماما من عبد الملك ومن الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد كذلك عمر بن عبد العزيز الذي ولاه المدينة سنة 87 هجرية ثم ضم له باقي مدين الحجاز وسيأتي مزيد من الكلام عنه عقب هذا الحديث ومنهم محمد بن القاسم وقطيبة بن مسلم وموسى بن مصير وسنتحدث عن هؤلاء الثلاثة عند الحديث عن الفتوحات في عهد الدولة الأموية عمر بن عبد العزيز تسع وتسعون مائة وواحدة من الهجرة نحن الآن أمام صفحة رائعة من صفحات التاريخ الإسلامي صفحة وصلت من قطع من تاريخ أبي بكر وعمر ومن الممكن أن يقرر أن عهد عمر بن عبد العزيز كان عهدا قائما بذاته لم يتأثر لسبب أو لآخر بالحملة التي شنها أعداء بني أمية على بني أمية مولده ونشاته وقد ولد عمر بن عبد العزيز بمدينة حلوان بالقرب من القاهرة في أثناء ولاية أبيه على مصر كما جاء في تهذيب الأسماء للنووي ويرور معبد الحكم أنه ولد بالمدينة ويتصل نسبه من جهة أمه بالخليفة الثاني عمر بن الخطة ولذلك ورث عنه كثيرا من الخلال الكلمة والصفات النادرة كما أنضى سينيه الأولى مع أعمام أمه بالمدينة فتلقى في هذا الجو العطر كثيرا من التوجيهات الرشيدة ونبت نباتا حسنا وكان لتربيته تلك اثر كبير فيما عرف عنه من مزايا ومحامد ولما شب تزود فاطنة بنت عمه عبد الملك وكان عبد الملك يقربه ويحبه وفي عهد الوليد كانت لعمر ولاية المدينة ففارح عمر بذلك ليعيش في المدينة المنورة التي احبها والتي أنضى بها صدرا من طفولته وصباه والتي كان بها أخواله وقد أحسن عمر السيرة في ولايته وجعل له من أصفيائها مجلس شورى، وفرح شعب المدينة بعمر وقد وصفه ابن عبد الحكم أنذاك بقوله كان يعصف عطره ويسترسل شعره ويطول إزاره ويتبختر في مشيته وهو مع ذلك لا يعاب في بطن ولا فرج ولا حكم وعندما كان عمر واليا على المدينة كان علي بن الحسين في قمة مجده بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان سجادا عابدا أرزر أهل المدينة علما وأكثرهم فضلا وقد تقرب منه عمر وعرف له قدره. وكان سعيد بن مسيب عالم المدينة وحبرها يزور عمر مع أن سعيدا لم تكن من عادته أن يزور دور الأمراء أو يتردد عليهم وقد سر الوليد لمكانة واليه التي جذبت خيرة العلماء إليه وقد جلس عمر مرة يرتل القرآن في المسجد فارتفع صوته وكان سعيد بن المسيب يتهجد غير بعيد عنه مستغرقا في تهجده فلم يدرك ان عمر هو الذي يقرأ القرآن فقال سعيد لغلامه نحر هذا القارئ عنا فقد اذانا صوته فلم يستطع الغلام ان يقول ذلك للخليفة واستمر عمر يقرأ فصاح سعيد بالغلام ويحك يا غلام ألم أقل لك نحي هذا القارئ عنا ولما سمع عمر صوت الشيخ أخذني على هو أسرع بالبعد عن العالم الكبير ولحسن سيرة عمر في المدينة ضم له الوليد ولا يتمكت أيضا كما ذكرنا ذلك عند حديث عن الوليد لم يسعى للخلافة وعمر من الخلفاء القرائل الذين سعت لهم الخلافة دون أن يسعوا إليها أو يحاول الحصول عليها بل إنه كان حريصا على إبعادها عن نفسه ويرى فيها امتحانا قاسيا يسقل عليه حمله ولكن سليمان ابن عبد الملك الذي تولى الخلافة بعد الوليد كان يظهر إعجابه بعمر ويراه أكف بني قومه فلما مرض سليمان استشار وزيره رجاء ابن حيوة فيمن يعهد له بالخلافة وسأل رأيه في عمر بن عبد العزيز فأثنى رجاء على عمر وحسن لسليمان أن يعهد إليه وأذرك عمر بفطنته اتباه سليمان إليه فخلى برجاء وقال له يا رجاء إنني أرى أمير المؤمنين في الموت ولا أحسبه إلا سيعين خلفه وأناشدك الله إن ذكرني بشيء من ذلك إلا صدته عني وإن لم يذكر ألا تذكرني له في شيء من ذلك وأراد رجاء أن يصرف عمر بن عبد العزيز عن الحديث في ذلك الموضوع فقال له لقد ذهب ظنك مذهبا ما كنت أحسبك تذهب أتظن بني عبد الملك يدخلونك في أمورهم وهكذا خدع عمر فسكت ولم يفتح بعد ذلك هذا الموضوع ولكن الأمر كان قد دبر على نحو الاتفاق الذي تم بين سليمان وبين رجاء فإن سليمان عهد لعمر بن عبد العزيز وجعل من بعده يزيد بن عبد الملك وكتب بذلك عهدا وأعطاه لرجاء وطلب سليمان من بني أمية ومن قادة الجند أن يبايعوا لمن ارتضاه الخليفه لهم فبايعوا ومات سليمان بعد ذلك فكتم رجاء خبر وفاته ودمعوا ذوها الناس وطلب منهم تكرار البيعة ففعلوا ثم نعى رجاء لهم سليمان وفض الكتاب واعلن أن عمر هو الخليفه الجديد فاسترجع عمر حين ذلك وقال والله ان هذا الامر ما سألته قط في سر ولا علانية ثم صعد المنبر وانطلق يقول ايها الناس اني قد افتلت بهذا الامر من غير رأي كان مني فيه ولا طلبة لي ولا مشورة من المسلمين وإني قد ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم وأخذ عمر ينزل من فوق المنبر ولكن الناس صحوا به قد اخترناك وأقبلوا عليه وبايعوه انتهى الشريط الثالث من كتاب الدولة الأموية وله بقية على الشريط الرابع الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع من كتاب الدولة الامويه احساس عمر بن عبد العزيز بالمسؤولية سار عمر يدفن سليمان ولكن مولاه رآه مغتما فسأله ما لي لأراك مغتما قال عمر لمثل ما انا فيه فليغتم ليس أحد من الأمة إلا وأنا ملزم أن أوصل إليه حقه غير كاتب الي فيه ولا طالبه مني وهكذا كان إدراك عمر للمسؤولية منذ اللحظة الأولى ويروى أن زودته دخلت عليه عقب توليتيه الخلافة فوجدته يبكي فقالت له ألي شيء حدث قال لقد تغنيت أمر أمة محمد ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمقهور والمظلوم والغريب والأسير والشيخ الكبير وعرفت أن ربي سائلي عنهم جميعا فخشيت ألا تثبت لي حجه فبكيت نموذج فريد ويمكن القول أن الخلافة شطرت حياة عمر شطرين فشطر حياة عمر كان فيه خيالاء وغناء وعطر وثراء وكثير من مظاهر الجاه والسودد وأما الشطر الآخر فكان خشونه وصراعا ويغلب أن تكون كذلك حياة الملوك، ولكن حياة الخشونة والحرمان يعرفها الملوك قبل أن ينالوا الملك، فإذا نالوه نالوا معه نعيم الحياة ورخاء البال. ولكن عمر بن عبد العزيز كان على العكس من ذلك، كان شطر حياته قبل الخلافة شطر السعادة والثراء. أن بعد الخلافة فكانت حياته حياة الكفاح والكفاف والعمل الدائب لقد كان عمر قبل الخلافة يرى من حقه أن يستمتع بالمتع الحلال من لباس وطعام دنيا بها وبالورا قل عندي كثرة العدد ما دار في خلد الأيام لي فرح أبا عبادة حتى درت في خلد ملك إذا امتلأت مالا فزائنه أذاقها طعم فكر الأم للولد ماضي جنان يريه الحزم قبل غد بقلبه ما ترى عيناه بعد غد ما ولا ذا النور من بشري ولا السماح الذي فيه سماح يدي أي الأكف تبار الغيث ما اتسق حتى إذا اشترق عاد ولم يعود قد كنت أحسب أن المجد من مضر حتى تبحت فهو اليوم من أدد قوم إذا أمطرت موتا سيوفهم حسبتها سحبا جادت على بلدي لم أجر غاية فكري منك في صفتي إلا وجدت مداها غاية الأبد أم سداس في أحادي أحادي أم سداس في أحادي ليلتنا المنوطة بالتنادي كأن بنات نعش في تجاه خرائد سافرات في حداد أفكر في معاقرة المنايا وقود الخيل، مشرفة الهوادي زعيم للقن الخطي عزم بسفك دم الحواضر والفوادي إلى كم ذا التخلف والتواني وكم هذا التمادي في التمادي وشغل النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكسادي وما ماضي الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعاد متى لحظت بياض الشيب عيني، فقد وجدته منها في السواد. متى مزدت من بعد التناهي فقد وقع انتقاصي في الدياد أأرضى أن اعيش ولا أكافي على مال الأمير من الايادي جز الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد فلم تلقى ابن إبراهيم عنسي وفيها قوت يوم للقراد ألم يكو بيننا بلد بعيد فصير طوله عرضا لجاده وأبعد بعدنا بعد التداد وقرب قربنا قرب البعاد فلما جئته أعلى محلي وأجلسني على السبع الشداد تهلل قبل تسليمي عليه وألقى ماله قبل الوساد نلومك يا علي لغير ذنب لأنك قد زريت على العباد وأنك لا تجود على جواد هباتك أن يلقب بالجواد كأن سخاءك الإسلام تخشى إذا ما حلت عاقبه ارتداد كأن الهام في الهيجة عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد، وقد صفت الأسنة من هموم فما يخطرنا إلا في الفؤاد ويوم جلبتها شعث النواصي معقدة السبائب للطراضي وحام بها الهلاك على أناس لهم باللاذقية بغي فكان الغرب بحرا من مياه وكان الشرق بحرا من جياته وقد خفقت لك الرايات فيه فظل يموج بالبيض الحداد لقوك بأكبد الإبل الأباية فسقتهم وحد السيف حاد، وقد مزقت ثوب الغي عنهم وقد ألبستهم ثوب الرشاد، فما تركوا الإمارة الاختيار ولن تحلوا ودادك من وداد ولستفلوا لزهد في التعالي، ولا قادوا سرورا من قياد ولكن هب خوفك في حشاف هبوب الريح في رجل الجراد وماتوا قبل موتهم فلما مننت أعدتهم قبل المعاد غمت صوارما لو لم يتوبوا محوتهم بها محو المداد وما الغضب الطريف وإن تقوى بمنتصف من الكرب التلادي فلا تغررك السنه الموال تقلبهن افئده اعادي وكن كالموت لا يرثي لباك بكى منه ويروى وهو صاد فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد وان الماء يجري من جمال وان النار تخرج من زناد وكيف يبيت مضطجعا جبال فرشت لجنبه شوك القتاد يرى في النوم رمحك في كلاه ويخشى ان يراه في السهاد أشرت أبا الحسين بمدح قوم نزلت بهم فسرت بغير زاد وظنوني مدحتهم قديما وأنت بما مدحتهم مرادي وإني عنك بعد غد لغادي وقلبي عن فنائك غير بادي محبك حيث متجهت ركادي وضيفك حيث كنت من البلاد أحلما نرى أم زمانا جديدا أحلما نرى أم زمانا جديدا أم الخلق في شخص حي أعيدا تجلى لنا فأضأنا به كأن نجوم لقينا سعودا رأينا ببدر وابائه لبدر ولودا وبدرا وليدا طلبنا رضاه بترك الذي رضينا له فتركنا السجود أميرا أمير عليه الندم جواد بخيل لا يجود يحدث عن فضله مكره كأن له منه قلبا حسودا ويقدم إلا على أن يفر ويقدر إلا على أن يزيد كأن نوالك بعض القضاء فما تعطي منه تجده جدودا وربما حملة في الوقت رددت بها الدبل السمرة سودة وهول كشفت ونصل قصفت ورمح تركت مبادا مبيدا ومال وهبت بلا موعد وقرن سبقت إليه الوعدة، بهجر سيوفك أغمادها تمنى الطلا أن تكون الغمودة إلى الهام تصدر عن مثله ترى صدرا عن ورود ورودة قتلت نفوس العدى بالحديد حتى قتلت بهن الحديد فأنفدت من عيشهن البقاء وأبقيت مما ملكت النفود كأنك بالفقر تبغي الغنى وبالموت في الحر تبغي الخلود خلائق تهدي إلى ربها وآية مجد أراها العبيد مهذبة حلوة مرة حقرنا البحار بها والأسود بعيد على قربها وصفها تغول الظنون وتنض القصيدة فأنت وحيد بني آدم ولست لفقت نظير وحيد يستعظمون يستعظمون أبياتا نأمت بها لا تحسدن على أن ينام الأسد لو أن تم قلوبا يعقلون بها أنساهم الذعر مما تحتها الحسد أقل فعالي أقل فعالي بل هأكثره مجد وذا الجد فيه نلت أم لم أنا الجد سأطلب حقي بالقنى ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا ثقال اذا لاق خفاف اذا دعت كثير اذا اشتدت قليل اذا عدت وطعن كان الطعن لا طعن عنده وضرب كان النار من حره برد اذا شئت حفت بي على كل سابح رجال كان الموت في فمها شد ادم الى هذا الزمان اهيله فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد وأكرمهم كلب وأبصرهم عمل وأسهدهم فهد وأشجعهم قرد ومن نكت الدنيا على الحر أي عدوا له ما من صداقته بذ بقلبي وإن لم أرو منها ملالة غوانيها وإن وصلت صد خلي لا يدون الناس حزن وعبره على فقد من احببت ما لهما فقد تلج دموعي بالجفون كأنما جفوني لعين كل باكية خدت وإني لتغنيني من الماء نغبه وأصبر عنه مثل ما تصبر الربد وأمضي كما يمضي السنان لطيتي وأطوى كما تطوى المجلحة العقد. وأكبر نفسي عن جزاء بغيبة وكل اغتياب جهد من ماله جهد وأرحم أقواما من العي والغبة وأعذر في بغضي لانه موطد ويمنعني ممن سوى ابن محمد اياد له عندي تضيق بها عندي توالى بلا وعد ولكن قبلها شمائله من غير وعد بها وعد سرى السيف مما تطبع الهند صافر إلى السيف مما يطبع الله لا الهند فلما راني مقبلا هز نفسه الي حسام كل صفح له حد فلم أر طبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا قامت تعانقه الأزد كأن القسية العاصيات تطيعه هوى أو بها في غير أنمله زبط يكاد يصيب الشيء من قبل رميه ويمكنه في سهمه المرسل الرد وينفذه في العقد وهو مضيق من الشعرة السوداء والليل مسود بنفس الذي لا يزدها بخديعة وإن كثرت فيها الدرائع والقصد ومن بعده فقر ومن قربه غنى ومن عرضه حر ومن ماله عبد ويصطنع المعروف مهتدئا به ويمنعه من كل من ذمه حمده ويحتقر الحساد عن ذكره لهم كأنهم في الخلق ما خلقوا بعد وتأمنه الأعداء من غير دلة ولكن على قدر الذي يذنب الحقد فإن سيار بن مكرم انقضى فإنك ماء الورد إن ذهب الورد مضى وبنوا وفردت بفضلهم وألف إذا ما جمعت واحد فرد لهم أوجه غر وأيد كريمة ومعرفة عد وألسنة لد وأرضية خضر وملك مضاعة ومركوزة سمر ومقربة جرد وما عشت ما مات ولا أبواهم سميم ابن مر وابن طابخة أد فبعض الذي يبدو الذي أنا ذاكر وبعض الذي يخفى علي الذي يبدو ألوم به ملامني في ولاده وحق لخير الخلق من خيره الود كذا فتنحوا عن علي وطرقه بني اللوم حتى يعبر الملك الجعد فما في سجاياكم منازعه العلا ولا في طباع التربه المسك والنبت اما الفراق فانه ما عهد اما الفراق فإنه ما أعهد هو توأم لو أن بينا يولد ولقد علمنا أننا سنطيعه لما علمنا أننا لا نخلد وإذا الجياد أبا البهي نقلنا عنكم فأردأ ما ركبت الأجود من خص بالذم الفراق فإنني من لا يرى في الدهر شيئا يحمد لقد حازني وجد بمن حازه بعد لقد حازني وجد بمن حازه بعد ويا بعد ويليته وجد وسر بتجديد الهوى ذكر ما مضى وإن كان لا يبقى له الحجر الصند سهاد أتانا منك في العين عندنا رقاد. فقل راع رعى سربكم ورد ممثلة حتى كأن لم تفارق وحتى كأن اليأس من وصلك الوعد وحتى تكاد تمسحين مدامع ويعبق في ثوبي من ريحك الند إذا غدرت حسناء وفت بعهدها فمن عهدها أن لا يدوم لها عهد وإن عشقت كانت أشد صبابه وإن فركت فاذهب فما فركها قصد وإن حقدت لم يبق في قلبها رضا وإن رضيت لم يبق في قلبها حقد كذلك أخلاق النساء وربما يظل بها الهادي ويخفى بها الرجد ولكن حبا خامر القلب في الصبا يزيد على مر الزمان ويشتد ساق ابن علي كل مزن سقدكم مكافأة يغدو إليها كما تبدو لتروى كما تروي بلادا سكنتها ويموت فيها فوقك الفخر والمجد بمن تشخص الأبصار يوم ركوبه ويخرق من زحم على الرجل البرد وتلقي وما تدري البنان سلاحا لكثرة ايماء إليه إذا يبدو ضروب لهام الضارب الهام في الوضع خفيف إذا ما اثقل الفرس اللي بدو بسيط اني لا اعلم والنبيب خبير اني لا اعلم والنبيب خبير أن الحياة وإن حرصت غروب ورأيت كلا ما يعلن نفسه بتعله وإلى الفناء يصير أمجاور الديماس رهن قرارته فيها الضياء بوجهه والنور ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى أن الكواكب في التراب تغور ما كنت اامل قبل نعشك أن أرى رضوة على أيدي الرجال تسير خرجوا به ولكل باك خلفه صعقات موسى يوم دك الطور والشمس في كبد السماء مريضة والأرض واجفة تكاد تمور وحفيف أجنحة الملائكة فيه لقتله فالنعمة في تيسير خروجه كالنعمة في التغذي به وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه وقال يا لها نعمة لو يعلم الناس قدرها الهامش سنده ضعيف. انتهى الهامش. وكان بعض السلف يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى فيها منفعته وأذهب عني مضرته. الهامش ورد مرفوعا بسند ضعيف. الصيادي في الجامع الصغير وضعفه. الجزء الثاني الصفحة العاشرة بعد المئة. وضعيف الجامع حيث ضعفه الالباني الحديث الثالث والتشعون بعد الثلاثمائة والأربعة آلاف انتهى الهامش وكذلك ذكره حال الجماء ذكر هذه النعمة التي من بها عليه وهي أجل نعم الدنيا فإذا ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر فالذكر رأس الشكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الهامش صحيح أبو داود في الصلاة باب في الاستغفار الحديث الثاني والعشرون بعد الخمسمائة والألف والنسائي في السهو باب الدعاء بعد الذكر الجزء الثالث الصبحة الثالثة والخمسون وأحمد في المسند الجزء الخامس الصفحة الخامسة والأربعون بعد المئتين والسابعة والأربعون والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الثالثة والسبعون بعد المئتين والجزء الثالث الصفحة الثالثة والسبعون بعد المئتين وصحيح الجامعين الألباني الحديث التاسع والستون بعد التسعمائة والسبعة آلاف انتهى الهامش فجمع بين الذكر والشكر كما جمع سبحانه وتعالى بينهما في قوله تعالى فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون الهامش سورة البقرة الآية الثانية والخمسون بعد المئة انتهى الهامش فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح الخامسة والاربعون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 وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم الهامش سورة الحديد الآية الثامنة عشرة فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الهامش سورة الحديد الآية التاسعة عشرة فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب ثم قال والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم نفس الهامش فقيل هذا عطف على الخبر من الذين آمنوا بالله ورسله أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم ثم أخبر عنهم أن لهم اجرا وهو قوله تعالى لهم اجرهم ونورهم فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور أنهم صديقون وشهداء فهذه هي المرتبة والمنزلة قيل ثم الكلام عند قوله تعالى الصديقون ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان ثم المؤمنين الذين رصخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل والأولون أهل البر والإحسان ولكن هؤلاء أكمل صديقية منهم ثم ذكر الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم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 والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا إن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم من المقربين الهامش سورة الأعراف الآية الثالثة عشرة بعد المئة والرابعة عشرة بعد المئة انتهى الهامش اي اجمع اجمع لكم بين الاجر والمنزلة عندي والقرب مني فالعمال عملوا على الاجور والعالفون عملوا على المراتب والمنزلة والزلفى عند الله واعمال هؤلاء القلبية اكثر من اعمال اولئك واعمال اولئك البدنية قد تكون اكثر من اعمال هؤلاء وذكر البيهقي عن محمد بن كعب القراضي رحمه الله رحمه الله تعالى قال قال موسى عليه السلام يا رب أي خلقك أكرم عليك قال الذي لا يزال لسانه رطبا بذكري قال يا رب فأي خلقك أعلم قال الذي يلتمس إلى علمه علم غيري قال يا رب أي خلقك أعدل قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال يا رب أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال الذي يتهمني. قال يا رب وهل يتهمك أحد؟ قال الذي يستخير الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. وذكر أيضا عن ابن عباس قال لما وفد موسى عليه السلام إلى طور سيناء قال. يا رب أي عبادك أحب إليك قال الذي يذكرني ولا ينساني وقال كعب قال موسى عليه السلام يا رب اقريب انت فاناجيك أم بعيد فأناديك فقال تعالى يا موسى أنا جليس من ذكرني قال إني أكون على حال أجلك عنها قال وما هي يا موسى قال عند الغائط والجنابة قال اذكرني على كل حال وقال عبيد بن عمير تسبيحه بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا وقال الحسن اذا كان يوم القيامه ناد مناد سيعلم الجمع من اولى بالكرم اين الذين كانت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 انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث الصفحة الستون بعد الاربع مئة واتى رجل ابا مسلم الخولانية فقال اذكر فقال له اوصني يا ابا مسلم قال اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة الهامش المدرة او المدر الطين اللزج المتماسك والقطعة منه مدرة وهي القرية المبنية بالطين واللبن فقال زدني فقال اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا قال وكان ابو مسلم يكسر ذكر الله تعالى فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال امجنون صاحبكم هذا فسمعه ابو مسلم فقال ليس هذا بالجنون يا ابن أخي ولكن هذا ذو الحنون الهامش الحنون الشفيقة والحنين الشوق الذكر دواء وشفاء ورحمة السادسة والأربعون أن في القلب قصوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغي للعبد أن يداوي قصوة قلبه بذكر الله تعالى وذكر حماد بن زيد عن المعل بن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه بالذكر الهامش اسناده صحيح حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه والمعل بن زياد صدوق قدير الحديث زاهد اختلف قول ابن معين فيه التقريب الجزء الأول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 أن الذكر شفاء القلب ودواؤه والغفلة مرضه فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى قال مكحول ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء الهامش ضعيف كنز العمال وعزاه للبيهقي عن مكحول مرسلا الحديث السابع والثلاثون بعد الثمانمائة والألف وضعيف الجامع للألباني الحديث السادس والخمسون بعد الثمانمائة والألف وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا مرسلا ومرسلا فإن النفس إذا ذكرته شفاها وعافاها فإذا غفلت عنه انتكست كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. الهامش سقط من السياق كلام أتممناه من عندنا المحقق انتهى الهامش الثامنة والأربعون أن الذكر أصل موالاه الله عز وجل ورأسها والغفلة اصل معاداته ورأسها فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه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 كما اتخذ الذاكر وليا التاسعة والأربعون أنه ما نعم الله ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى فالذكر جلاب للنعم دافع للنقم قال سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا الهامش سورة الحج الآية الثامنة والثلاثون انتهى الهامش وفي القراءة الأخرى إن الله يدفع الهامش قرأ ابن كثير وأبو عمر إن الله يدفع بغير ألف بينما قرأها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالألف انظر السبعة في القراءات ابن مجاهد تحقيق الدكتور شوقي ضيف انتهى الهامش فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة ايمانهم وكماله ومادة الايمان وقوته بذكر الله تعالى فمن كان اكمل ايمانا واكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه اعظم ومن نقص نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان وقال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك لإن شكرتم لأزيدنكم الهامش سورة إبراهيم الآية السابعة انتهى الهامش والذكر رأس الشكر كما تقدم والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد قال بعض السلف رحمة الله عليهم ما أقبح الغفلة عن ذكر الله من لا يغفل عن ذكرك الخمسون أن الذكر يوجب صلاة الله تعالى عز وجل وملائكته على الذاكر ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الهامش سورة الأحزاب الآية الواحدة والأربعون إلى الثالثة والأربعين انتهى الهامش فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا وأخرجوهم من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم وأي شر لم يندفع عنهم فيا حصرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله وبالله التوفيق الحادية وعلى الوعظ فنا له قواعده وله أصوله واتسعت مجالسه وارتفعت منزلة أهله حتى رووا أنه حضر مجلس ابن الجوزي مئة ولست أدري كيف كانوا يسمعون صوته ويفهمون عنه أحد عشر فلما كانت خلافة المستضي قوية اتصل ابن الجوزي به وصنف له الكتاب الذي سماه المصباح المضيء في دولة المستضي ولما خطب له بمصر وانقطع حكم العبيديين الذين يدعون بالفاطمين ألف كتاب النصر على مصر وحضر عنده وقرأه عليه ثم أذن له أن يجلس للوعظ في باب بدر في البلاط وأعطاه مالا اثنى عشر وتحت أيدينا وثيقه نادرة المثال فيها وصف مجلس من مجالس وعظ حضره الرحالة النبيه الثقة وسجله في رحلته القيمة هو ابن جبير الاندلسي الذي قدم, الذي قدم بغداد سنة ثمانين وخمسمائة للهجرة وحضر مجالس ابن الجوزي قبل وفاته بسبع عشرة سنة وقد كان عمره يومئذ سبعا وسبعين سنة قال ثم شاهدنا مجلسا ثانيا له بكرة بكرة يوم الخميس بباب بدر في ساحة قصر الخليفة ومناظرة مشرفة عليه وهذا الموضع من حرم الخليفة وقد خص ابن الجوزي بالوصول اليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر الهامش اي النوافذ والشرفات ليسمع انتهى الهامش ليسمعه من تلك المناظر الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر من الحرم ثم يفتح الباب للعامة فيدخلون الى ذلك الموضع وقد بسط بالحصر وجلوس ابن الجوزي بهذا الموضع كل يوم خميس ف بكرنا لمشاهدته وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلم فصعد المنبر فصعد المنبر وأزاح طيل سانه عن رأسه متواضعا لحرمة المكان وقد تسطر قراء القرآن أمامه على كراسي موضوعة الهامش أي جلس صفوفا كالأسطر انتهى الهامش فابتدروا القراءة على الترتيب. فشوفوا ما شاءوا وأطربوا ما أرادوا وبادرت العيون بإرسال الدموع فلما فرغوا من القراءة وقد أحصينا لهم تسع آيات من سور مختلفات صدع ابن الجوزي بخطبته الزهراء وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات ومشى في الخطبة على فقرة على فقرة آخر آية منها في الترتيب إلى أن أكملها وكانت الآية الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس فتمادى على هذا فتمادى على هذا السين وحسن أي تحسين وحسن أي تحسين فكان يومه هذا أعجب من أمسه الهامش وكان قد وصف مجلسه الأول في رحلته انتهى الهامش ثم أخذ في الثناء على الخليفة والدعاء له ولوالدته وكنا عنها بالستر الأشرف والجناب الأرأف وكان الخليفة يومئذ الناصر الذي جدد شباب الخلافة العباسية بعد الهرم ثم شرع يسلك سبيله في الوعظ كل ذلك بديهة لا روية الهامش اي ارتجالا لا اعدادا انتهى الهامش ويصل كلامه في ذلك بالايات ويصل كلامه في ذلك بالايات التي كان قراءها القراء من قبل في المجلس فارسلت وابلها العيون و أبدت النفوس سر, شو سر شوقها المكنوم وتطرح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين. الهامش الاعتراف من شعائر النصرانية أما الإسلام فيرغب المسلم بستر الذنب والتوبة منه لله وحده انتهى الهامش وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين وبالتوبة معلنين وطاشت الألباب والعقول وكثر الوله والذهول وصارت الناس لا تملك تحصيلا ولا تميز معقولا ولا تجد للبصر سبيلا ثم في أثناء مجلسه كان ينشد أشعارا من النسيب مبرحة مبرحة التشويق ثم في أثناء مجلسه كان ينشد أشعارا من النسيب مبرحة التشويق بديعة الترقيق تشعل القلوب وجدا ويعود موضعها الغزلي وجدا الهامش الوعظ في سنة الإسلام بالآيات والأحاديث لا بأشعار الغرام انتهى الهامش وكان آخر, ما أنشده وكان آخر ما أنشده من ذلك أين فؤادي أذابه الوجد وأين قلبي فما صحى بعد في أبيات لم يزل يرددها والانفعال قد أثر فيه والمدامع تكاد تمنع خروج الكلام من فيه إلى أن خاف الافحام فابتدر القيام ونزل عن المنبر عجلا قد أطار القلوب وجل وترك الناس على احر من الجمر يشيعونه بالمدامع الحمر فمن معلن بالانتحاب ومن متعفر بالتراب فيا له من مشهد ما اهول مراه وما أسعد من رآه قال وما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا يعطي من امتلاك النفوس والتلاعب, والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل وما كنا نحسب أن متكلما في الدنيا يعطى من امتلاك النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل ثلاثة عشر وهذا وصف لمجلس آخر من مجالسه كتبه ابن الجوزي بقلمه قال وسألني أهل الحربية الهامش الحربية ضاحية في بغداد انتهى الهامش وسألني أهل الحربية أن أعتقد أن أعقد عندهم مجلسا للوعظ ليلة فوعدتهم ليلة الجمعة السادس من ربيع الأول الهامش أي سنة تسع وستين وخمسمائة للهجرة انتهى الهامش وانقلبت بغداد وعبر أهلها عبورا زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة الهامش الاحتفال بنصف شعبان والدعاء فيه بدعة ما لها أصل انتهى الهامش فعبرت إلى باب البصرة الهامش وهو من أبواب بغداد انتهى الهامش فدخلتها بعد المغرب فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة وصحبني منها خلق عظيم فلما خرجت من باب البصرة رأيت أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤها فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة فحزرت بألف شمعة وما رأيت البرية إلا مملوئة بالأضواء وما رأيت البرية إلا مملوئة بالأضواء وخرج أهل المحل والنساء والصبيان ينظرون وكان الزحام كزحام بسوق الثلاثاء فدخلت الحربية وقد انتلأ الشارع وأكرية الرواشين الهامش جمع روشا وهو خص نافذة انتهى الهامش وأكرية الرواشين من وقت الضحى ولو قيل إن الذين خرجوا يطلبون المجلسة وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا ثلاثة مئة ألف ما أبعد القائل أربعة عشر وهذا وصف مجلس ثالث قال ابن الجوزي وتكلمت يوم الخميس خامس رجب من هذه السنة الهامش أي سنة تسع وستين وخمسمائة للهجرة انتهى الهامش في قصر الخليفة بعد العصر وحضر السلطان وأخذ الناس أماكنهم من بعد صلاة الفجر وأكريت دكاكين فكان كل موضع فكان كل موضع رجل بقيراط حتى إنه أكتريا دكان لثمانية عشر رجلا بثمانية عشر قيراطا ثم جاء رجل فأعطاهم ستة قراريق حتى جلس معهم. وكان الناس يقفون يوم مجلسي من باب بدر الى باب النوب كأنه العيد الهامش باب بدر من ابواب قصر الخليفة انتهى الهامش ثم ذكر مجالسه سنة 71 بباب بدر وحضور الخليفة عنده غير مرة وازدحام الناس من نصف الليل وكان يعظ هو وأبو الخير القزويني قال وكنت أتكلم أسبوعا وأبو الخير القزويني أسبوعا وجمع عظيم وعنده عدد يسير ثم شاع أن أمير المؤمنين لا يحضر إلا مجلسي قال وبعث إلي بعض الأمراء من أقارب أمير المؤمنين والله ما أحضر أنا ولا أمير المؤمنين غير مجلسك وإنما تلمحنا مجلس غيرك يوما وبعض يوم آخر وحدثني بعض خدم الخليفة أن الخليفة حضر يوما المجلس متحاملا لمرض حصل له قال ولولا شدة محبتك لما حضر لما كان اعتراه من الألم وتكلمت يوم عرف بباب بدر فكان مجلس عظيما تاب فيه خلق كثير وقطعت شعور كثيرة وكان السلطان حاضرا ثم في يوم عاشوراء سنة 72 تكلمت بباب بدر وامتلأ المكان من السحر وطلع الفجر وليس لأحد طريق فرجع الناس وامتلأ الطريق بالناس قياما يتأسفون على فوت الحضور وكان يوم المجلس تغلق أبواب المكان بعد الظهر لشدة الزحام فإذا جئت بعد العصر فتح ليه وزاحم, وزاحم معي من يمكن حوله وعيون أهل الذقية صوت حتى أتوا جبثا كأن ضريحه في قلب كل موحد محفور بمزود كفن بلا من ملكه مبثل وإثمد عينه الكافور فيه السماحة والفصاحة والتقى والبأس أجمع والحجة والخير كفر الثناء له برد حياته، لما انطوى فكأنه منشور، وكأنما عيسى بن مريم ذكره، وكأن عازر شخصه المقبور غاظت انامله وهن بحور، غاظت أنامله وهن بحور. وخبت مكايده وهن سعير يبكى عليه وما استقر قراره في اللح حتى صفحته الحور صبرا بني إسحاق عنه تكرما إن العظيم على العظيم صبور فلكل مفجوع سواكم مشبه ولكل مفقود سواه نظير أيام قائم سيفه في كفه اليمنى وباع الموت عنه قصير ولطالما هملت بماء أحمر في شفرتين جماجم ونحور فأعيد إخوته برب محمد أن يحزن ومحمد مسرور أو يرغب بقصورهم عن حفرة حياه فيها منكر ونكير نفر إذا غابت غموذ سيوفهم عنها فاجال العباد حضور وإذا لقوا جيشا تيقن أنه من بطن طير تنوفة محشور لم تثن في طلب أعنة خيرهم إلا وعمر طريدها مبتور يممت شاشع دارهم عن نية. إن المحب على البعاد يزور وقنعت باللقى وأول نظرة إن القليل من الحبيب كثير آل إبراهيم بعد محمد ألي آل إبراهيم بعد محمد إلا حنين دائم وزفير ما شك خابر أمرهم من بعده أن العزاء عليهم محضور تدمي خدودهم الدموع وتنقضي ساعات ليلهم وهن دهور أبناء عمم كل ذنب لمرئ إلا السعاية بينهم مغفور دار الوشاة على صفاء ودادهم وكذا الذباب على الطعام يطير ولقد منحت ابا الحسين مودة جودي بها لعدوه تبدير ملك تكون كيف شاء كأنما يجري بفصل قضائه المقتول. مرتك ابن إبراهيم صافية الخمر مركبنا إبراهيم صافية الخمر وهنئتها من شارد مسكر السكر رأيت الحمية في الزجاج بكفه فشتهتها بالشمس في البدر في البحر إذا ما ذكرنا جوده كان حاضرا نأ أو دل يسعى على قدم الخبر أصبحت تأمر بالحجاب أصبحت تأمر بالحجاب لخلوته هيها لا على الحجاب بقادر. من كان ضوء جبينه ونواله لم يحجبه لم يحتجب عن ناظر فإذا احتجبت فأنت غير محجب وإذا بطنت فأنت عين الظاهر نال الذي, نلت منه مني. نال الذي نلت منه مني لله ما تصنع الخمور وفي انصرافي إلى محلي أآذن أيها الأمير وجاريته وجارية شعرها شطرها محكمة نافذ أمرها تدور وفي كفها طاقة تضمنها مكرها شبرها فإن اسكرتنا ففي جهلها بما فعلته بنا عذرها إن الأمير ادام الله دولته إن الأمير أدام الله دولته لفاخر كسيت فخرا به مضر في الشرب جارية من تحتها خشب ما كان والدها جن ولا بشر قامت على فرد رجل من مهابته وليس تعقل ما تأتي وما تذر زعمت أنك تنفي الظن زعمت أنك تنفي عن أدبي، وانت أعظم أهل الأرض مقدارا. إني أنا الذهب المعروف مخبره يزيد في الشك للدينار دينارا. برجاء جودك برجاء جودك يطرد الفقر وبأن تعاد ينفد العمر فخر الزجاج بأن شربت به وزرت على من عافها الخمر أسرنت منها وهي تسكرنا حتى كأنك هابك السكر ما يرتج أحد لمكرمة إلا الإله وأنت يا بتر لا تنكرن رحيلي لا تنكرن رحيلي عنك في عجل فإنني لرحيلي غير مختار وربما فارق الإنسان منجته يوم الوضع غير قال خشية العار وقد منيت بحساد أحاربهم فاجعل نداك عليهم بعض انصار عذيري عذيري من عبارة من أموري سكن جوارحي بدل القدوري ومبتسمات هيجاوات عصره عن الأسياف ليس عن الثغور ركبت مشمرا قدمي إليها وكل عذافر قلق الضفور أوانا في بيوت البدو رحلي وآونة على قتد البعير وعرض للرماح الصم نحري وأنصب حر وجهي للهجير وأسري في ظلام الليل وحدي كأني منه في قمر منير فقل في حاجة لم أقض منها على شغفي بها شروى نقير ونفس لا تجيب إلى خسيس وعين لا تدار على نظيري وكف لا تنازع من أتاني ينازعني سوى شرفي وخيري وقلة ناصر جزيت عني بشر منك يا شر الدهور عدوي كل شيء فيك حتى لخلت الأكمم وغرة الصدور فلو أني حسدت على نفيس لجدت به لذي الجد العثور ولكني حسدت على حياتي وما خير الحياة بلا سرور فيبنك روس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصير تعادينا لأننا غير لكن وتبغضنا لأننا غير عور فلو كنت امرأ يهجى جولة ولكن ضاق فطر عن مسير ووقت وفى بالدهر ووقت وفى بالدهر لي عند سيد وفى لي بأهليه وزاد كثيرا شرفت على استحسان ضوء جبينه أزهر ترى للماء فيه خريرا غدا الناس مثليهم به لا عدمته وأصبح دهري في ذراه ظهورا ا الكباء. الكباء ووجه الامير وحسن الغناء وصاف الخمور فداوي خماري بشربي لها فاني سكرت بشرب السرور لا تلومن اليهودي لا تلومن اليهودي على أن يرى الشمس فلا ينكرها إنما اللوم على حاسبها ظلمة من بعد ما يقصرها إنما أحفظ المديح بعيني، إنما أحفظ المديح بعيني، لا بقلبي، لما أرى في الأمير من خصال إذا نظرت إليها نظمت لي غرائب المنثور. ترك مديحك كالهجاء لنفسي وقليل لك المديح الكثير غير أني تركت مقتضب الشعر لأمر مثلي به معذور وسجاياك مادحاتك لا ضبط وجود على كلامي يغير فسق الله من أحب بكثيك وأسقاك أي هذا الأمير بسيطة مهلا بسيطة مهلا سقيت القطار تركت عيون عبيدي حيار فظن النعام عليك النخيل وظن الصوار عليك المنارة فامسك صحبي بأكوارهم وقد قصد الضحك فيهم وجاره أطاعن خيلا أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر وأشجع مني كل يوم سلامة وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر تمرست بالآفار حتى تركتها تقول أمات الموت أم دعر الدعو وأقدمت إقدام الأتي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وطر تاري النفس تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمر ولا تحسبن المجد زقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكه البكر وتضريب أعناق الملوك وأن ترى لك الهبوات السوء والعسكر المجر وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر إذا الفضل لم يرفعك عن شكر ناقص على هبة فالفضل في من له الشكر ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر علي لأهل الجور كل طمرة عليها غلام ملء حيزومه غمر يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوس المنايا حيث لا تشتهى الخمر وكم جبال جبت تشهد أنني الجبال وبحر شاهد أنني البحر وخرق مكان العيس منه مكاننا من العيس فيه واسط الكور والضبط يخدنا بنا في جوزه وكأننا على كرة أو أرضه معنا سفر ويوم وصلناه بليل. كأنما على أفقه من برقه حلل حمر وليل وصلناه بيوم كأنما على متنه من دجنه حلل خضر وغيت ضرنا تحته أن عامرا على لم يمت أو في السحاب له قبر أو ابن ابنه الباقي علي بن أحمد يجود به لو لم أجز ويدي صفر وإن سحابا جوده مثل جوده سحاب على كل السحاب له فخر فثم لا يضم القلب همات قلبه ولو ضمها قلب لما ضمه صدره ولا ينفع الامكان لولا سخاءه وهل نافع لولا الأكف القنا السمر قران تلاقى الصوت فيه وعامر كما يتلاقى الهندواني والنصر فجاء به صلت الجبير معظمة. ترى الناس كلا حوله وهم كثر مفدا باباء الرجال سميدعا هو الكرم المد الذي ما له جزر وما زلت حتى قاد الشوق نحوه يسايرني في كل ركب له ذكر واستكبر الاخبار قبل لقائه فلما ارتقينا صغر الخبر الخبر إليك طعنا في مدى كل صفصف بكل وآتي كل ما لقيت نحر إذا ورمت من لسعه مرحت لها كأن نوالا صر في جلدها النبر فجئناك دون الشمس والبدر في النوى ودونك في أحوالك الشمس والبدر كأنك برد الماء لا عيش دونه ولو كنت برد الماء لم يكن العيش دعاني إليك العلم والحلم والحجر وهذا الكلام النظم والنائل النثر وما قلت من شعر تكاد بيوته إذا كتبت يبيض من نورها الحبر كأن المعارض مسكن ومركب وهو شيء لا يعارضه الاسلام من حرم مزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أما بعد الخلافة فقد أحس بالمسؤولية تجاه المسلمين في كل مكان ولم يعد عنده وقت لزينة او طيب او تصفيف شعر وسنذكر فيما يلي بعض التفاصيل لهذا الاجمال ثراء عمر عمر سليم بن اميه وابوه عبد العزيز بن مروان وعمه الخليفه العظيم عبد الملك وزوجته فاطنة بنت عبد الملك وأخت الوليد ومن هنا انفسح له الرزق وعرف حياة القصور وعاش فيها وتربى في نعيم وبحبوحة ورخاء وامتد ثراؤه فأصبحت له قطائع يستغلها في الحجاز والشام وفي مصر واليمن والبحرين وقد ورد عليه منها دخل ضخم من المال وقدر بأربعين ألف دينار كل عام عمر وترف الشباب قبل الخلافة عرف عمر قبل الخلافة الطيبه ومطرف الخز كما عرف الغناء وطارب له وصفق للمغنين ثم تنادى في ذلك فغنى ووضع الألحان للغناء وزود عمر قصوره بأفخر الأثاث وأغلى الرياش ويروى أنه كان مما يؤخذ على عمر قبل الخلافة مبالغته في التنعيم وإفراطه في حسن المظهر واختياله في مشيته وكانت مشيته تسمى العنارية نسبة إليها وكان الجواري تعلمنها لحسنها وتبختوره بها وكان يستعمل نوعا رائعا من الطيب فاذا مشى ضاعت رائحته في المكان الذي يمر فيه وقال عنه احد معاصريه: لقد رأيته في المدينة وهو احسن الناس لباسا واطيب الناس ريحا واخيل الناس في مشيته ثم رأيته بعد أن ولي الخلافة يمشي مشيه الرهبان عمر بعد انولي الخلافة ثم جاءت الخلافة الى عمر فكانت حدا فاصلا بين حياته السابقة وحياته اللاحقة فقد احس بالمسؤولية ضخمة وبالمظالم كثيرة والتبعات ثقيلة كما ذكرنا فبدأ يعمل بجد من اللحظة الاولى بيع مراكب الخلافة واول ما ابتدأ به أنه جئ له بمراكب الخلافة عقب دفن سليمان وكانت هذه المراكب تشمل البراذين والخيل والبغال فأجاب دابتي أو لي وباع هذه المراكب ووضع ثمنها في بيت المال كما باع السرادقات والفرش والاوطئه المخصصة للخلفاء وضم ثمنها كذلك إلى بيت المال رد القطائع لبيت المال وعاد عمر بعد ذلك إلى نفسه يحاسبها فجرد نفسه من كل نعيم ورد القطائع التي كانت قد وهبت له وتخلص من القطائع والاموال التي كان قد ورثها اعتقادا منه أنها لم تكن حلالا طيبا أو على الأقل لاعتقاده أن بها شبهة بسبب ارتباطه وارتباط أبيه بالأسرة الأموية الحاكمة خشونة ملبسه ومظهره بعد الخلافة ونزع سيابه واستبدل بها كساء بثمانية دراهم ويرود ابن عبد الحكم ان عمر كان قبل خلافته يرى الكساء الذي يبلغ ثمانمائة درهم خشنا فاصبح يرى الكساء الذي يبلغ ثمنه ثمانية دراهم لينا ويبحث عن كساء اكثر منه خشونة وغسل عمر الطيب عن نفسه ودع الحجام فقص فضله شعره وباع ما عنده من ملبس وعطر ووضع الثمن في بيت مال المسلمين وترك عمر الوان الطعام الشهية واخذ يأكل الطعام الجاف وتولى خدمة نفسه بنفسه ولم يسمح لاحد ان يخدمه زوجته تستجيب لاتجاهاته وانثن عمر الى زوجته وهي كما قلنا حفيده خليفة وبنت خليفة واخت خلفاء وقد انحضرت لها من هذا المحتل اغلى الجواهر واللآلئ واثمن المتاع والرياش فقال لها عمر قد علمت حال هذا الجوهر ومن أين أصابه ذوكي فاما أن تختاريني وتدعي كل هذا المتاع واما أن تختاري متاعك وأسرحك فاختارته وسلمت جواهرها إلى بيت المال وقبلت العيش معه في البساطة التي أرادها صدمة ودهشة للخدم وكان الخدم حين استخلف عمر قد ظنوا أنهم قد سادوا الناس فلما صارت حاله إلى هذا الوضع حزنوا لولايته وتفرقوا عنه وكان له غلام مقال له درهم فسأله عمر بعد أن مضت أيام من خلافته قائلا ما يقول الناس عنا يا درهم فأجاب وما يقول الناس كلهم بخير وأنا وأنت بشر قال عمر كيف ذلك قال الغلام إني عهدتك قبل الخلافة عطرا لباسا فاره المركب طيب الطعام فلما وليت رجوت أن أستريح وأتخلص من العمل والجهد فزاد عملي شدة وصرت أنت في بلاء قال عمر أنت حر فاذهب عني ودعني وما أنا فيه حتى يجعل الله لي منه مخرجا حياة أقرب للفقر وبذلك أصبح عمر وزوجته وبيته في حالة أقرب إلى الفقر كالصورة التي ترسمها القصة التالية فدنت الى عمر امرأة من العراق تطلب عطاء لها ولبناتها الخمس فلما صارت الى باب الخليفة قالت هل على باب امير المؤمنين حاجب فقالوا لا ادخلي ان احببتي فدخلت المرأة على فاطمة زودة عمر فوجدتها تغزل قطنة فسلمت وجلست ثم رفعت بصرها فلم تر في البيت شيئا ذابال فقالت إنما جئت لاعمر بيتي من هذا البيت الخراب فقالت فاطمة إنما خرب هذا البيت عمارة بيوت أمثالك ولما جاء عمر وعرف حالة المرأة بكى وفرض لها ولبناتها ما يكفيهن استرداد القطائع ممن اخذوها بغير حق ولما فعل عمر بنفسه ذلك اصبح مستعدا ان يفعل ذلك بالاخرين وكان كثيرون من بني اميه قد نالوا بعض اموال المسلمين ام اموال البلاد المفتوحة عن طرق غير مشروعه كالاستيلاء او عن طرق تبدو مشروعة وهي ليست كذلك كالقطائع والهبات ويروي ابن الجوزي ان عمر عقب خلافته انقطع عن الناس ثلاث ليال اضطرب لها وجوه بني مروان وبني اميه واشراف الجند والعرب ووقفوا ببابه ينتظرون ما يخرج عليهم منه اما هو فقد اخذ مع مزاحم وزيره ومستشاره يجمعان سجلات القطائع التي اقطعت للامراء وسجلات الهبة الضخمة التي صرفت له وعهود الاموال التي تجري عليهم فلما اجتمعت السجلات والكتب امر عمر ان ينادى بصلاة جامعة فاجتمع الناس وخرج عمر فصعد المنبر ووقف مزاحم دونه وكان عمر يرتدي ثيابا رخيصه ثم خطب فقال إن السابقين أعطوا عطايا ما كان لهم أن يعطوها وما كان لها أن تقبل واني قد بدأت بنفسي فرددت الحقوق إلى أصحابها رددت القطائع والأموال إلى بيت مال المسلمين وثنيت بأهلي وجاء الآن دور الآخرين اقرأ يا مزاحم، فأخذ مزاحم يقرا سجلا سجلا ثم يأخذه عمر فيمزقه ويعلن عوده الأرض إلى بيت المال أيا كان المعطي وأيا كان الموهوب له وما زال كذلك حتى جاء وقت الظهر أما الأرض المتصبة والتي لا سجل لها فقد اعلن عمر عودتها الى اصحابها او الى بيت المال ان لم يكن لها صاحب عمر وتدوين الحديث جمع المسلمون القرآن الكريم في عهد ابي بكر رضي الله عنه اما احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتركت للحفظ والاستظهار فلما انقضى جين وجاء عهد عمر ابن عبد العزيز خاف هذا ان تضيع الاحاديث مع موت حفاظها فامر بتدوينها وكان ذلك لاول مرة وقد جاء في فتح الباري في باب كتابة العلم واول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بامر عمر بن عبد العزيز ثم كسر التدوين والتصنيف وحصل بذلك خير كثير وفي متن الإمام البخاري جاء هذا النص وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم عامله على المدينة ما يلي انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت ضياع العلم وذهاب العلماء اوقف الحروب، وأوقف عمر الحروب مع غير المسلمين أو مع المتمردين من المسلمين، واستبدل بذلك دعوة غير المسلمين للإسلام بالحكمة والمعضوت الحسنة. كما حاجر المتمردين والخوارج ليتغلب عليهم بالدليل والاقناع وقد انتصر عمر في الحالتين: انتصر في دعوته غير المسلمين للإسلام، وانتصر في نظراته مع السائرين من المسلمين. وكانت سيرته العصرة خير مساعد له لتحقيق هذا الانتصار فدخل كثير من ملوك السند الإسلام بدعوته وتبعتهم شعوبهم تما دخل الإسلام كثير من المصريين والسوريين والفرس الذين لم يكونوا قد دخلوا الإسلام من قبل على الرغم من دخول الإسلام بلادهم مكتفين بدفع الجزية والدخول في الذمة ثم جذابتهم سماحة عمر إلى الإسلام مما جعل عصره يسمى عصر إسلام البلاد المفتوحة أما الخارج فقد بهرتهم سيرته وأعماله فأوقفوا نشاطهم الثوري والتقوا مع عمر للتفاهم معه بالحجه فغلبهم بخلوقه وعلمه وبيانه وانصاع إليه كثيرون منهم التخفيف عن أهل الكتاب. وخفف عمر من أثقال الخراج الذي يؤخذ من النصارى وأوقف أخذ الجزيات ممن دخل الإسلام منهم. فانهال الناس على الإسلام تقديرا للإسلام ولعمر خليفة المسلمين. فكتب له عامل أهور يقول إن هذا يضر بالجزية. فتلقى من عمر الجواب الآتي. خبح الله رأيك ارفع الجزية عمنا اسلم فان الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا ولعمري لعمر اشقى من ان يسلم الناس جميعهم على يديه التسوية بين العرب وغيرهم وسوى عمر من العرب وغيرهم كما تقضي بذلك شريعة الاسلام فأوقف مشكلة الموالي التي أكثر المؤرخون الحديث عنها وقد أوردنا شرحها في كتابنا الاقتصاد في الفكر الإسلامي من دستور عمر في الحكم انتاز عهد عمر بكثير من الإصلاحات التي تدل على ند في التفكير وعلى الوعي الكامل وله في ذلك كتاب أرسله في صيغة نشرة دورية إلى جميع العمال شرح فيه بعض ما كان مشكلة ويمكن أن يمثل هذا الكتاب مواد القانون الأساسي في عهد عمر ونحن نقططف من هذا الكتاب بعض الأفكاث نظم عمر الدعوة للإسلام وبيّن سبلها وقام عمر بذلك خير قيام ليصبح نموذجا لولاده تباح الهجرة لمن يشاء إلى حيث يشاء شرح عمر مضر الخمر والنبيذ واعلن للجميع منع هذا الشراب منعا باتا نظم الكيل والميزان حتى لا يوجد بخس ولا تطفيف الغى عمر المكس اي الظلم والسخرة وقال إن المكس بخس والله نهى عن البخس بقوله ولا تبخس الناس أشياءهم إصلاحات اقتصادية والاتماعية ومن إصلاحات عمر أنه أصلح كثيرا من الأرض للزراعة وحفر الآبار وعمر الطرق وأعد الخانات لابناء السبيل واهتم اهتماما كبيرا بالمحتاجين والمرضى كما أكثر المساجد ولكنه لم يكن يتأنق في إعدادها أكثر من اللازم ولما طلب إليه أن يدفع مبلغاً كبيرا لذلك أجاب لا أن انفقه على أكباد جائعة أحب إلي من أن انفقه على الجدران والأساس وقد انتقلت الحالة الاقتصادية في عهد عمر بن عبد العزيز إلى مستوى يدعو للدهشة فكل المراجع التي بين أيدينا تؤكد أن الفقر والعوز والحادث قد اختفت في عهده ولم يعود لها وجود تقريبا حتى كان دافع الزكاة لا يجد من يأخذها منه ويروي عبد الحكم عن رجل من ولد زيد بن الخطاب قوله إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا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 الصفحة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمر بن عبد الله مولى غفره وقد وثقه غير واحد وضعفه جماعة وبقية رجالهم رجال الصحيح الجزء العاشر الصفحة الثمانون انتهى الهامش انتهى الوجه الأول الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة تحت عنوان فوائد الذكر الفائدة الثانية والخمسون أن مجالس الذكر مجالس الملائكة فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه كما أخرجنا في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكه فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلنوا إلى حاجتكم قال فيحفونهم باجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون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 إنما جاء لحاجه قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم الهامش صحيح البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله الجزء الحادي عشر الصفحة الثانية عشرة بعد المائتين ومسلم في الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر بلفظ هم القوم الحديث الخامس والعشرون وقوله فضل معناه أنهم ملائكة زائدون على الحطرة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء الملائكة لا وظيفة لهم وإنما مقصودهم حلق الذكر انتهى الهامش فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله وجعلني مباركا أينما كنت الهامش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 ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة الهامش صحيح مسلم في الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر الحديث الأربعون وتهمة أي الظن بكم انتهى الهامش فهذه المباهات من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية على غيره من الأعمال الرابعة والخمسون أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك لما ذكر ابن أبي الدنيا على عبد الرحمن بن مهدي عن بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال الذين لا تزال ألسنتهم رفبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يبحك الهامش إسناده صحيح موقوفا على أبي الدرداء لكن ورد مرفوعا عن أبي الدرداء أيضا في كتاب الثواب لأبي الشيخ وضعفه الألباني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 الهامش سورة الإسراء الآية الثامنة والسبعون انتهى الهامش وقوله تعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة الهامش سورة الأنبياء الآية السابعة والأربعون انتهى الهامش وهذا المعنى يراد بالآية لكن تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف وذكر مصدر إلا أن يقدر زمان محذوف أي عند وقت ذكري وهذا محتمل والأظهر أنها لام التعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكري ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره فذكر الله تعالى سابق على ذكره فإنه لما ذكره ألهمه ذكره فالمعنى الث... فالمعاني الثلاثة حق وقال سبحانه وتعالى اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الهامش سوره العنكبوت الآية الخامسة والأربعون انتهى الهامش فقيل المعنى أنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر وهو ذاكر من ذكره ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهم وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية ولذكر الله أكبر قال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 ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الحديث وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظمان وأحدهما أعظم من الآخر فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مشتملة على ذكر الله تعالى ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر وفي السنن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفة والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى الهامش ضعيف أبو داود في المناسك باب في الرمل الحديث الثامن والثمانون بعد الثمانمائة والألف والتلمذي في الحج باب ما جاء كيف ترمى الجمار الحديث الثاني بعد التسعمائة وأحمد في المسند الجزء السادس الصفحة الرابعة والستون والخامسة والسبعون والصفحة التاسعة والثلاثون بعد المئة والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة التاسعة والخمسون بعد الأربع مئة وضعيف الجامع للألباني الحديث الخامس والخمسون بعد الألفين انتهى الهامش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 وقد ذكر ابن ابي الدنيا حديثا مرسلا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي أهل المسجد خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل أي الجنازة خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل فأي المجاهدين خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل فأي الحجاج خير؟ قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل قيل فأي العباد خير قال أكثرهم ذكرا لله عز وجل الهامش إسناده مرسل والمرسل من أقسام ضعيف. وقد رواه أحمد موصولا بإسناد ضعيف. انتهى الهامش قال أبو بكر الهامش وعبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان ابن قيس القراشي الأموي مولاهم البغدادي المعروف بابن أب الدنيا محدث حافظ شارك في أنواع العلوم ولد ببغداد سنة 208 للهجرة ونشأ فيها حيث ونشأ فيها حيث المحدث والفقيه والمؤدب والزاهد هم أبناء هذا المجتمع ومادته توفي ببغداد أيضا سنة واحد وثمانين بعد المئتين للهجرة حيث ولد, حيث ولد ونشأ وترك لنا تصانيفه التي تزيد على المئتين ومنها الفرج بعد الشدة والصمت والحلم والتوكل, والتوكل على الله والتواضع انتهى الهامش ذهب الذاكرون بالخير كله وقال عبيد بن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وضخلتم على المال أن تنفقوه واجبنتم عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل السابعة والخمسون أن إدامته تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون فقال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 باب الذكر بعد الصلاة الجزء الثاني الصفحة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة الجزء الحادي عشر الصفحة السادسة والثلاثون بعد المائة ومسلم في المساجد باب استحباب الذكر بعد الصلاة الحديث الثاني والأربعون بعد المائة والثالث والأربعون وأن يزاحم حتى قال أمير المؤمنين ما هذا الرجل آدمي لما يقدر عليه من الكلام خمسة عشر قال ابن رجب قرأت بخط ناصح الدين الحنبلي الوعظ أنه اجتمع في ابن الجوزي من العلوم ما لم يجتمع في غيره وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتماع الظرافي في بغداد باجتماع الظرافي في بغداد ونظاف الناس وحسن الكلمات المسجعة وحسن الكلمات المسجعة والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة وقراءة القرآن بالاصوات المرجعة والنغمات المطربة وصيحات الواجدين الهامش وهذا كله مخالف لطريقة السلف لما يعرفه خير القرون لم يعرفه خير القرون انتهى الهامش وصيحات الواجدين ودمعات الخاشعين وانابة النادمين وذل, وذل التائبين ووعظ, ووعظ وهو ابن عشر سنين الى ان مات ولم يشغله عن الاشتغال بالعلم شاغل ولا لعب ولا لها ولا لعب ولا لها ولا سافر إلا إلى مكة ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة ولقد كان فيه جمال لأهل بغداد خاصة وللمسلمين عامة ستة عشر وأعانه على ذلك أنه كان كما قال الموفق لطيف الصوت حلو الشمائل وخيما النغمه أو رخيم نغمة موزون الحركات لذيذ المفاكهة وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء ومن سائر صنوف بني آدم وأقل ما كان يجتمع فيه عشرة آلاف وأقل ما كان يجتمع فيه عشرة آلاف وربما اجتمع فيه مئة ألف الهامش يعني تقديرا لا تحقيقا انتهى الهامش وربما تكلم من خاطره على الباديه نظما ونثرا وكان يسمع وعظه مرة الخليفة المستضيء العباسي فالتفت إلى ناحيته وهو في الوعظ قال وقال يا امير المؤمنين ان تكلمت خفت منك وان سكت إن تكلمت خفت منك وإن سكتت خفت عليك وإن وإن قول القائل لك اتق الله خير من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم وكان عمر بن الخطاب يقول إذا بلغني من عامل إذا بلغني عن عامل أنه ظلم فلم فلم أغيره فأنا ظالم وكان عمر يضرب بطنه عام الرماد ويقول أو لا تقرقر والله لا ذاق عمر سمنا ولا سمينا حتى يخصب الناس الهامش انظر كتابنا اخبار عمر انتهى الهامش فبكى المستضي وتصدق بمال كثير واطلق المحبوسين وكسا خلقا من الفقراء سبعة عشر قال ابن الجوزي في لفتة الكبد ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته وقد أسلم على يدي نحو مئتين من أهل الذمة ولقد تاب في مجالس أكثر من مئة ألف وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجهال الهامش أي كما, يصنع المخنثون أي كما يصنع المخنثون اليوم من ترجيل الشعر وتجعيده وتلميعه وتعطيره وحمل المشط والتشبه في ذلك بالنساء انتهى الهامش ثمانية عشر وكان سر نجاحه في قوة بديهته وسرعة بادرته وحضور ذهنه ونوادر أجوبته ومع كثرة محفوظه وسعة روايته ومن أندر الأجوبة, ومن أندر الأجوبة أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي بين أهل السنة والشيعة وردوا فيما بينهم بما يجيب به الشيخ أبو الفرج فأقاموا له رجلا وسط المجلس فسأله عن ذلك فقال على الفور أفضلهما من كانت ابنته تحته ونزل في الحال حتى لا يراجع فقالت الشيعة يريد عليا لأن بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحته وقال أهل السنة يريد أبا بكر لأن ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن خلكان ولو جاء هذا الجواب بعد الفكر التام وإمعان النظر لكان في غاية الحسن فكيف وهو على البديهة ومن أجوبته أن رجلا سأله أيهما أفضل أسبح أو أستغفر فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور وسئل عمن عم أوصى وهو في النزع فقال هذا رجل طين سطحه في كانون ومن قوله شهوات الدنيا أنموذج يعرض ولا يقبض أي أنها أنموذج للذات في الآخرة يراها المرء معروضة في الدنيا ليختار منها ما يريد اقتناءه فيها يقدم ثمنها عملا صالحا يشتريها به في أسواق الجنة وقال في حديث أعمار أمة ما بين الستين إلى السبعين أنها طالت أعمار الأوائل لطول البادية فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل حس المطي ومن كلامه من قمع طاب عيشه ومن طمع طال قيشه ومن مناجاته إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدما تمشي إلى خدمتك ولا يدا تكتب حديث رسولك، فبعزتك لا تدخل الجنة، فقد علم أهلها أنني كنت أذب عن دينك. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني تسعة عشر، وابن الجوزي عربي قرشي تيمي. يتصل نسبه بأبي بكر الصديق أبوه علي بن محمد ابن علي ابن عبيد الله الهامش الزيادة من ذيل الطبقات لابن رجب انتهى الهامش أبوه علي بن محمد ابن علي ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن حمادي ابن أحمد ابن محمد ابن جعفر وجعفر هذا هو الذي لقب بالجوزي نسبة إلى مشرعة الجوز وهي فرضة أو فرضة نهر البصرة الهامش الفرضة المرفأ انتهى الهامش وقيل بل نسبة إلى جوزة كانت في داره بواسط لم يكن بواسط جوزة غيرها وتوارث أبناؤه هذا اللقب وجعفر هذا هو ابن عبد الله ابن القاسم ابن النضر ابن القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان أهله تجارا بالنحاس. الهامش، البداية والنهاية وذيل الطبقات انتهى الهامش لم يشتغل بالعلم غيره قال في لفتة الكبد واعلم يا بني أننا من أولاد أبي بكر الصديق ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء فما كان من المتأخرين من رزق همة من رزق همة في طلب العلم غيري، وقد صرح في مواضع من صيد الخاطر بأن أباه توفي وهو صغير وكان موسرا وقد خلف أموالا كثيرة فما أعطوه منها إلا عشرين دينارا ودارين وقالوا له هذا نصيبك من إرث أبيك فاشترى بذلك كتبا وأن أمه أهملته وانصرفت عنه الهامش قال ابن رجب لما مات أبوه كافلته أمه وعمته انتهى الهامش وذكر ابن كثير أن عمته راعته وأخذته لما أدرك, أن... لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ وذكر ابن كثير أن عمته رعته وأخذته لما أدرك الى مسجد محمد بن ناصر الحافظ فاعتنى به واسماعه الحديث وحفظه القرآن وفي شذرات الذهب أن محمد بن ناصر خاله وفي شذرات الذهب ان محمد بن ناصر خاله الهامش واظنه وهما من صاحب الشذرات انتهى الهامش وكان مولده في بغداد وقال لا احقق تاريخ مولدي غير انه مات والدي سنة اربع عشر، وقالت الوالدة كان لك من العمر ثلاث سنين وقد اتفق كل من ترجم له على انه لم يكن في صغره يألف الصبيان او يلعب لعبهم وانه نشأ على العفاف والصلاح قال في لفتة الكبد اذكر نفسي ولهمة عالية وانا في المكتب ابن ست سنين وانا في المكتب ابن ست سنين وانا قرين الصبيان الكبار قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ فما اذكر اني لعبته في طريق مع الصبيان قط ولا ضحكت ضحكا عاليا حتى اني ولي سبع سنين او نحوها احضر رحبة الجامع فاطلب المحدث يتحدث فاحفظ جميع ما اسمع واذهب الى البيت واكتبه ولقد رفق بي شيخنا ابو الفضل ابن ناصر رحمه الله وكان يحملني الى الشيوخ فاسمعني المسند وغيره من الكتب الكبار وانا لا اعلم ما يراد مني وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت فناولني ثبتها فناولني ثبتها الهامش أي أجازه بها انتهى الهامش وناول فناولني ثبتها ولازمته إلى أن توفي رحمه الله فنلت به معرفة الحديث والنقل ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد آخذ جزء وأقعد حجزة من الناس فأتشغل بالعلم الهامش أي مبتعدا عنهم انتهى الهامش عشرون وأبو الفضل محمد بن ناصر هو الحافظ الثقة البغدادي فقيه كان شافعيا ثم مال إلى مذهب الحنابلة وعلي بالحديث فبرع فيه وصار شيخ المحدثين وكان دينا فقيرا متعففا نظيفا وقف كتبه على طلب العلم ووصفه ابن الجوزي بأنه كان حافظا ضابطا متقنا ثقة من أهل السنة لا مغمز فيه وكان كثير الذكر سريع الدمع قال وهو الذي تولى تسميع الحديث قرأت عليه ثلاثين سنة ولم أستفد من أحد استفادتي منه قال ابن الجوزي وحملني ابن ناصر إلى أب القاسم الهروي في سنة عشرين فلقنني كلمات من الوعظ وجلس لوداع أهل بغداد مستندا إلى الرباط الذي عند السور في الحلبة ورقاني يومئذ المنبر فقلت الكلمات وقدر الجمع يومئذ وقدر الجمع يومئذ بخمسين الفا واحد وعشرون ثم صحب أبو الحسن ابن الزاغوني ولا زمه قال ابن الجوزي كان له في كل فن من العلم حظ وافر ووعظ, ووعظ مدة طويلة وصحبته زمانا فسمعت منه الحديث وعلقت عنه من الفقه والوعظ وكانت له حلقة بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة ثم يعظ فيها بعد الصلاة ويجلس يوم السبت أيضا وشهد ابن ناصر للزاغوني أنه كان فقيه الوقت الهامش أي في المذهب الحنبلي انتهى الهامش وأنه كان مشهورا بالصلاح والديانة والورع والصيانة وتوفي ابن الزاغوني حتى بلغ ابن الجوزي سن الحلم الهامش سنة ثمان وعشرين وخمسمائل الهجرة انتهى الهامش فطلب ابن الجوزي خلفته الهامش اي ان يحل محله انتهى الهامش فطلب ابن الجوزي خلفته فلم يعط ذلك فلم يعط ذلك لصغره، وأعطيته الخلفة واعطيت الخلفة لأبي علي الرذاني. فذهب ابن الجوزي إلى الوزير فألقى بين يديه فصلا في المواعظ، فأذن له بالوعظ في جامع المنصور. قال: فتكلمت فيه فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء. منهم عبد الواحد ابن شعيب وابو علي ابن القاضي وابو بكر ابن عيسى وغيرهم ثم تكلمت في مسجد معروف الهامش اي الكرخي ثم تكلمت في مسجد معروف اي الكرخي انتهى الهامش وفي باب البصرة ونهر المعلى فاتصلت, فاتصلت المجالس واشتد الزحام وقوي اشتغال بفنون العلم وانقطعت مجالس مجالس ابي علي الهامش الحديث متفق عليه فجعل الذكر عوض لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد واخبر انهم يسبقونهم بهذا الذكر فلما سمع اهل الدثور بذلك عملوا به فازدادوا الى صدقاتهم وعبادتهم بما لهم التعبد بهذا الذكر فحازوا الفضيلتين فنفسهم الفقراء وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد شاركوهم في ذلك وانفردوا عنهم بما لا قدرة لهم عليه فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وفي حديث عبد الله بن بسر قال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 بحيث لا يجد لها من الكفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل والتجربة شاهدة بذلك يوضحه التاسعة والخمسون أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر ولا مشقة إلا خفت ولا شدة إلا زالت ولا كربة إلا فرجت فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر والفرج بعد الغم والفرج بعد الغم والهم يوضحه الستون أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها وله تأثير عجيب في حصول الأمن فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه أنفع من ذكر الله عز وجل إذ يحسب ذكره يجد إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له والغافل خائف مع أمنه حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا والله المستعان الحادية والستون أن الذكر يعطي الذاكر قوة حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام بن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجبا أمرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر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 ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فعلمها ذلك وقال إنه خير لكم من خادم فقيل إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم الهامش صحيح البخاري في فرض الخمس باب الدليل على أن الخمس لنوائب الرسول ونقاط الجزء السادس الصفحة الثامنة والاربعون بعد المئتين والتاسعة والاربعون وفي فضائل الصحابة باب مناقب علي الجزء السابع الصفحة الثامنة والثمانون وفي النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها وباب خادم المرأة الجزء التاسع الصفحة السادسة السادسة عشر بعد الاربائمائة ومسلم في الذكر والدعاء باب التسبيح اول أولا النهار وعند النوم الصفحة الحديث الثمانون انتهى الهامش وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر اثرا في هذا الباب ويقول ان الملائكة لما امروا بحمل العرش قالوا يا ربنا كيف نحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قالوا حملوه حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذكر هذا الأثر بعينه عن الليه بن سعد عن معاوية بن صالح قال حدثنا مشيختنا أنه بلغهم أن أول ما خلق الله عز وجل حين كان عرشه على الماء حملت العرش قالوا ربنا لما خلقتنا قال خلقتكم لحمل عرشي قالوا ربنا ومن يقوى على حمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ووقارك قال لذلك خلقتكم فأعادوا عليه ذلك مرارا فقال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوه وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال ولها أيضا تأثير في دفع الفقر كما روى ابن أبي الدنيا عن الليث بن سعد عن معاويه بن صالح عن أسد بن وداعه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مئة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا الهامش إسناده مرسل والمرسل كما يقول المحدثون ضعيف لا يحتج به والحديث في إسناده أسد بن وداعه شامي من صغار التابعين كان هو وأزهر الحراني وجماعة يسبون عليا انظر ميزان الاعتدال الجزء الجزء الاول الصفحة السابعة بعد المئتين انتهى الهامش وكان حبيب حبيب بن سلمة يستحب إذا لقي عدوا الناهض حصنا القول لا حول ولا قوة إلا بالله الهامش ناهض فلانا قاومه انتهى الهامش وأنه ناهض يوما حصنا للروم فانهزم فقالها المسلمون وكبروا فانهدم الحصن. الثانية والستون أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار ولكن الفترة والغبارة يمنع من رؤية سبقهم فإذا انجل الغبار وانكشف راهم الناس وقد حازوا قصب السبق قال الوليد بن مسلم قال محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفرة يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر الهامش في إسناده ضعف. الوليد بن مسلم قال فيه الحافظ في التقريب ثقة، ولكنه كثير التدريسي والتسوية. الجزء الثاني الصفحة السادسة والثلاثون بعد الثلاث مئة. ومحمد بن عجلان صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. الجزء الثاني الصفحة التسعون بعد المئة. أما عمر بن عبد الله مولى غفرة فهو ضعيف وكان كثير الإرسال الجزء الثاني الصفحة التاسعة والخمسون انتهى الهامش وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون أو المفردون قال وما المفردون قال الذين اهتروا في ذكر الله تعالى يضع الذكر عنهم أو زارهم اهتروا بالشيء وفيه أو به ولزموه وجعلوه دأبهم وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله الهامش ضعيف التلمذي في الدعوات باب في العفل والعافية الحديث السادس والتسعون بعد الخمسمائة وثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخامسة والتسعون بعد الأربع مئة في الجامع الصغير الجزء الثاني الصفحة الثالثة والثلاثون وضعيف الجامعة للألباني الحديث الأربعون بعد المئتين والثلاثة آلاف انتهى الهامش ومعناه الذين أولعوا به يقال استهتر فلان بكذا إذا ملع به وفيه تفسير آخر أن اهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك وهم في ذكر الله تعالى يقال اهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر والهتر السقط من الكلام كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وأنكر عقله والهتر الباطل أيضا ورجل مستهتر إذا كان كثير الأباطل وفي حديث ابن عمر أعوذ بالله أن أكون من المستهترين وحقيقة اللفظة أن الاستهتار الاكثار من الشيء والولوع به حقا كان أو باطلا وغلب استعماله على المبطل حتى إذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه الا الباطل وإنما إذا قيد بشيء تقيد به نحو هو مستهتر وقد اهتر في ذكر الله تعالى اي اولع به واغري به ويقال استهتر فيه وبه وتفسير هذا في الاثر الاخر اكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون الهامش سبق تخريجه انتهى الهامش انتهى الشريط السادس من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية وللكتاب بقية على الشريط السابع الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط السابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية عنوان الذكر اسبق اعمال الاخرة الثالثة والستون أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين ورجي له أن يحشر مع الصادقين روى أبو إسحاق عن الأغرر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 قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي قال أبو إسحاق ثم قال في الآخر شيء لم أفهمه قلت لأبي جعفر ما, ما قال قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار الهامش صحيح الترمذي في الدعوات باب ما يقول العبد إذا مرض الحديث الثلاثون بعد الأربعمائة والثلاثة آلاف وابن ماجة في الأدب باب فضل لا إله إلا الله الحديث الرابع والتسعون بعد السبعمائة والثلاثة آلاف وابن حبان في صحيحه الحديث الخامس والعشرون بعد وال والألفين والحاكم في المستدرك الجزء الأول الصفحة الخامسة وصحيح الجامع للألباني الحديث الثالث عشر بعد السبعمائة والسلسلة الصحيحة له الحديث التسعون بعد الثلاثمائة والألف انتهى الهامش الرابعة والستون أن دور الجنة تبنى بالذكر فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر فإذا أمسك عن الذكر أمسك عن البناء فقيل لهم فيقولون حتى تأتينا نفقه وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبع مرات بني له برج في الجنة الهامش لم أستطع الوصول إلى مصدره انتهى الهامش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 فذكر غراسها وبناؤها وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من غراس الجنة قال اثنان وعشرون وقرأ بعد ابن الزاغني الفقه والخلافة والجدل والأصول على أبي بكر الدين وري والقاضي أبي يعلى وتتبع مشايخ الحديث والفقه فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري وأبو القاسم الحريري وأبو السعادات المتوكلي وأخوه يحيى وأبو عبد الله البارع وأبو الحسن علي بن أحمد الموحد وأبو غالب الماوردي وأبو منصور بن خيرون وأبو القاسم السمرقندي وعبد الوهاب الأنماطي وعبد الملك الكرخوي وأبو سعد الزوزني وأبو سعد البغدادي ويحيى ابن الطراح وإسماعيل ابن أبي صالح المؤذن وأبو القاسم علي الهراوي الواعظ وأبو منصور القزاز وعبد الجبار ابن منده قال ولم أقنع بفن واحد بل كنت أسمع الفقه والحديث و. أتبع الزهاد ثم قرأت اللغة ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لألا أسبق وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل وما أذلني الله لمخلوق قط ولو شرحت احوالي لا طال الشرح وهو يصف شيوخه في الفصل الرابع والتسعين بأن منهم من لم يكن يتحرج من الغيبة وأن منهم من يأخذ على التحديث أجرة وأن منهم من يسرع بالجواب لئلا ينقص جاهه وأن منهم من كان على نهج السلف كعبدالوهاب الأنماطي وأبي منصور الجوالقي وأنه لذلك انتفع بهما أكثر من انتفاعه بغيرهما ثلاثة وعشرون هو المحدث الحافظ الفقيه الحنبلي كان واسع الرواية دائما البشر سريع الدمعة عند الذكر حسن المعاشرة جمع الفوائد وخرج وخرج التخارج كان بقية الشيوخ ذكره ابن الجوزي في عدة مواضع من كتبه كمشيخته وطبقات الأصحاب المختصرة والتاريخ الهامش ابن رجب انتهى الهامش وصفوة الصفوة وصيد الخاطر وأثنى عليه كثيرا ومما قال عن ومما قاله عن أنه كان ثقة ثبتا ذا دين وورع كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته ودخلت عليه في مرضه وقد بلي وذهب لحمه وقد بلي وذهب لحمه فقال إن الله عز وجل لا يتهم في قضائه وما رأينا في مشايخ الحديث أكثر سماعا من ولا أكثر كتابة للحديث منه مع المعرفة به ولا أصبر على الإقراء ولا أكثر دمعة وبكاء مع دوام البشر وحسن اللقاء ولا يغتاب عنده, عنده أحد الهامش وكان على ذلك الشيخ بدر الدين الحسيني أو الحسني محدث الشام في القرن الرابع عشر الهجري انتهى الهامش وكان سهلا في اعاره الاجزاء وكنا ننتظره يوم الجمعة بجامع المنصور فلا يجيء من قنطرة, من قنطرة باب البصرة وانما يجيء من القنطرة العتيقة فسألته عن هذا فقال تلك دار ابن معروف القاضي فلما غضب عليه السلطان اخذها وبنى عليه القنطرة قال لنا وسمعت أن ابن معروف أحل كل من يمر عليها الهامش أي سامح أحل أي سامح انتهى الهامش وسمعت أن ابن معروف أحل كل من يمر عليها إلا أني لا أفعل توفي يوم الخميس الحادي عشر من شهر المحرم من عام ثلاثة وثمانين وخمسمائة للهجرة والجوالقي أستاذ عصره في علوم العربية وكان مدرسها في المدرسة النظامية الهامش وهي أول جامعة في الدنيا انتهى الهامش وكان إمام الخليفة المقتفي كان متدينا ثقة ورعا غزير الفضل كامل العقل مليح الخط كثير الضبط له التصاليف الكثيره قال ابن الجوزي قرأت عليه كتابه المعرب وغيره من تصانيفه وكان ممن تلقى عنه ابن ناصر وله قصة طريفة مع ابن التلميذ النصراني طبيب المقتفي مروية في الشذرات الهامش في الجزء الرابع في الصفحة رقم 127 انتهى الهامش توفي يوم الاحد الخامس عشر من شهر المحرم من عام 450 للهجرة اربعة وهو يكثر الكلام عن نفسه في صيد الخاطر فيبين انه نشأ في النعيم وربي على الدلال وانه قد حبب وانه قد حبب اليه العلم من زمن الطفولة ولم يرغب في فن واحد من فنونه بل رغب في كل فن وأنه يتردد أبدا بين الزهد والعبادة وبين العلم والبحث الهامش في الفصل الواحد والعشرين انتهى الهامش وأن من لداته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنيا ثم لم ينل منها ما ناله منه وأن عيشه ألين من عيشهم وجاهه أعلى من جاههم الهامش في الفصل رقم 167 انتهى الهامش وبيّن كيف كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة يابسة ويخرج في طلب الحديث فيقعد على نهر عيسى لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند الماء كلما أكل لقمة شرب عليها شربة وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف على نفسه العجبة إن شرح الهامش في الفصل رقم 167 ايضا انتهى الهامش وبين انه سلك في اول امره طريق الزهاد وانه برع في الوعظ حتى اتصل بهذه البراعة بالسلطان ففقد بصحبته ما كان يجد في قلبه من النور الهامش الفصل رقم 46 انتهى الهامش ووصف علو همته وطموحه الهامش في الفصل رقم 178 انتهى الهامش 25 قال ابن العماد وكان يراعي حفظ صحته وتلطيف مزاجه وما يفيد عقله قوة وذهنه وما يفيد عقله قوة وذهنه حدة لباسه الأبيض الناعم المطيب وله مجون لطيف ومداعبات حلوة ولا ينفك من جارية حسناء وما تناول مالا من جهة لا يتيقن حلها ولا ذل لأحد قال في لفتة الكبد يخاطب ولده وما ذل أبوك في طلب العلم قط ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا وكانت لحيته قصيرة جدا وقد ذكروا أنه شرب حب البلادر فسقطت لحيته الهامش حب البلادر أو البلاذر هو حب البلاذر بالذال واسمه العلمي باللاتينية انتهى الهامش وقد ذكروا انه شرب حب البلاذر فسقطت لحيته وكان يخضبها بالسواد الى ان مات وصنف في جواز الخضاب بالسواد مجلدا 26 قال ابن كثير وكان فيه بهاء وترفع وإعجاب بنفسه وسوء بها أكثر من مقامها وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه فمن ذلك قوله ما زلت أدرك ما غلا بل ما على وأكابد النهج العسير الأطول تجري بي في حلباته جري السعيد إلى مدى, إلى مدى ما أمل أفضي أو أفضى بي التوفيق فيه إلى الذي أعيا سوايا توصلا وتغلغلة لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا قال ابن رجب مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه والترفع والتعاظم وكثرة الدعاوة ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف سامحه الله سبعة وعشرون كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسا للركن عبد السلام ابن عبد القادر الجيلي أو الجيلي الهامش هو عبد السلام ابن عبد الوهاب هو عبد السلام ابن عبد الوهاب ابن عبد القادر الجيلاني انتهى الهامش وأحرقت كتبه وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء كثير وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء وانتزع الوزير منه مدرسة جده مدرسة جده وسلمها الى ابن الجوزي فلما ولي الوزارة ابن القصاب وكان رافضيا خبيثا سعى في القبض على ابن يونس وتتبع اصحابه فقال له الركن اين انت عن ابن الجوزي فانه ناصبي ومن اولاد ابي بكر فهو من اكبر اصحاب ابن يونس واعطاه مدرسة جدي وأحرقت كتبي بمشورته فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر وكان الناصر له ميل إلى الشيعة ولم يكن له ميل آخر أيامه إلى الشيخ أبي الفرج بل قد قيل إنه كان يقصد أذاه وقيل إن شيخ ربما كان يعرض في مجلسه وقيل إن شيخ ربما كان يعرض في مجالسه بذم الناصر فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام فجاء إلى دار الشيخ وشتمه وأغلظ عليه وختم على كتبه وداره وشتت عياله فلما كان في أول الليل حمل حمل في سفينة وليس معه إلا عدوه الركن وعلى الشيخ غلاله بلا سراويل وعلى رأسه تخفيفه فاحضر إلى واسط وكان ناظرها شيعيا فقال له الركن مكنني من عدوي لأرميه في المطموره فزبره فقال يا زنديق أرميه أرميه بقولك هات خط الخليفة والله لو كان من أهل مذهبي لا بذلت روحي ومالي في خدمته فعاد الركن الى بغداد قال ابن القادسي لما حضروا واسط لما حضروا واسط جمع جمع الناس ودعى ابن عبد القادر على الشيخ انه تصرف في وقف المدرسة واقتطع من ما بها كذا وكذا وكذب فيما ادعاه وانكر الشيخ و صدق وبر وأفرد للشيخ دار وأفرد للشيخ دار بدرب الديوان وأفرد له من يخدمه وبقي الشيخ محبوسا بواسط في دار بدرب الديوان وعلى بابها بواب وكان بعض الناس يدخلون عليه ويستمعون منه ويملي عليهم وكان يرسل أشعارا كثيرة إلى بغداد وأقام بها خمس سنين يخدم نفسه بنفسه ويغسل ثوبه ويطبخ ويستقل الماء من البئر ولا يتمكن من خروج إلى حمام ولا غيره وقد قارب الثمانين ويقال إنه بقي خمسة أيام في السفينة حتى وصل إلى واسط لم يأكل فيها طعاما وذكر عنه أنه قال قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة ما قرأت فيها سورة يوسف من حزني على ولدي يوسف الهامش أي على بعده عنه انتهى الهامش والذي ذكره أبو الفرج ابن الحنبلي عن طلحة العلني أن الشيخ كان يقرأ في تلك المدة ما بين المغرب والعشاء ثلاثة أجزاء أو أربعة من القرآن وبقي على ذلك من سنة تسعين إلى سنة خمس وتسعين سنة 595 فأفرج عنه وقدم إلى بغداد وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه وفرح به أهل بغداد فرحا زائدا ونودي له بالجلوس يوم السبت فصلى الناس الجمعة وعبروا يأخذون مكانات موضع المجلس عند تربة ام الخليفة فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات فاحضر في الليل فراشون ورز جارية فنظفوا موضع الجلوس وفرش فيه دقاق الجص والبواري ومضى الناس وقت المطر الى قبر معروف تحت الصابات حتى سكن المطر ثم جلس الشيخ بكرة السبت وعبر الخلق وحضر ارباب المدارس الصوفية وحضر ارباب المدارس والصوفية ومشايخ الربط او الربط وامتلأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ الى اخرهم واعاد الخليفة الشيخ الى بغداد وخلع عليه وجلس عند تربة ام الخليفة للوعظ وانشد شقينا بالنوى زمنا فلما تلاقينا كأن ما شقينا سخطنا عندما جنت الليالي فما زالت بنا حتى رضينا سعدنا بالوصول وكم شقينا بكاسات الصدود وكم فلينا فمن لم يحي بعد الموت يوما فمن لم يحي بعد الموت يا رسول الله وما غراسها قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله الهامش حسن الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة الواحدة بعد المئة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 فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه ولا وإلا فبحسبه قال عبد العزيز بن أبي رواد الهامش صدوق عابد ربما وهم ورمي بالإرجاء أي الانتساب إلى مذهب المرجئة مات سنة 59 للهجرة التقريب الجزء الأول الصفحة التاسعة بعد الخمسمائة انتهى الهامش كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته سبعة أحجار كان إذا قضى صلاته قال يا أحجار أشهدكم أنه لا إله إلا الله قال فمرض الرجل فعرج بروحه قال فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار قال فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم، ثم أتى إلى الباب الآخر، وإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم فسد عني بابا من أبواب جهنم، حتى سدت عني بقية حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب جهنم. السادسة والستون أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب كما روا حسين المعلم. عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن بريدة عن عامل الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أجد في كتاب الله المنزل أن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال سبحان الله وبحمده، قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله، قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. الهامش إسناده صحيح. حسين المعلم ثقة ربما وهم، وعبد الله بن بريدة ثقة، والشعبي ثقة مشهور، فقيه فاضل. التقريب الجزء الأول. الصفحة السادسة والسبعون بعد المائة والسابعة والثمانون بعد الثلاثمائة والرابعة بعد الأربع مائة انتهى الهامش السابعة والستون أن الجبال والقفار تتباها وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها قال ابن مسعود إن الجبل لا ينادي الجبل باسمه أما ربك اليوم أمر ربك اليوم أحد يذكر الله عز وجل فإذا قال نعم استبشر وقال عون بن عبد الله الهامش عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي ثقة عابد مات قبل سنة مئة وعشرين للهجرة التقريب الجزء الثاني الصفحة التسعون انتهى الهامش قال إن لا ينادي بعضها بعضا يا جارتاه أمر بك اليوم أحد يذكر الله فقائلة نعم وقائلة لا فقال الأعمش عن مجاهد الهامش الأعمش سليمان بن مهران ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه كان يدلس التقريب الجزء الأول الصفحة التاسعة والسبعون بعد المائتين أما مجاهد فهو أبو الحجاج المخزومي ثقة امام في التفسير والعلم الجزء الثاني الصفحة التاسعة والعشرون بعد المائتين انتهى الهامش قال ان الجبل ينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل فمن قائل لا ومن قائل النعم الثامنة والستون ان كثرة ذكر الله عز وجل امان من النفاق فإن المنافقين قليلوا الذكر لله عز وجل قال الله عز وجل في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا الهامش صورة النساء الآية الثانية والأربعون بعد المئة انتهى الهامش وقال كعب الهامش هو ابن مانع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار ثقة وليس له في البخاري رواية وفي مسلم له رواية واحدة التقريب الجزء الثاني الصفحة الخامسة والثلاثون بعد المئة انتهى الهامش قال من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله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 فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة قال مالك بن دينار الهامش مالك بن دينار البصري الزاهد صدوق عابد مات سنة ثلاثين ومئة للهجرة التقليب الجزء الثاني الصفحة الرابعة والعشرون بعد المائتين قال ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل فليس شيء من الأعمال أخف مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب السبعون أنه يكسو وجهه نظرة في الدنيا ونورا في الآخرة فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة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 إسناده مرسل والمرسل من أقسام الضعيف انتهى الهامش الحادية والسبعون أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاء تكسيرا لشهود العبد يوم القيامة فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها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 ومن صورة إذا, نزل إذا زلزلت الحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة والثلاثة آلاف والحاكم في المستدرك الجزء الثاني الصفحة السادسة والخمسون بعد المائتين والثانية والثلاثون بعد الخمسمائة وضعيف الجامع للألباني الحديث السابع والستون بعد الأربعمائة وستة آلاف انتهى الهامش قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والذاكر لله عز وجل في سائر البقاء مكسر شهوده ولعلهم أكثرهم أن يقبلوه يوم القيامة يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح ويغتبط بشهادتهم الثانية والسبعون أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس ودمهم وغير ذلك. فإن اللسان لا يسكت البته، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما. فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب، وإن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنه محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان. إن لم تشغله بالذكر شغلك بالله وما هو عليك ولا بد فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين الثالثة والسبعون وهي التي بدأنا بذكرها وأشرنا إليها إشارة فنذكرها هنا مبسوطة لعظيم الفائدة بها وحاجة كل أحد بل ضرورته إليها وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فما ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه المحنقون عليه غيضا وأحاط به. الهامش يقال حاش القوم الصيد نفره بعضهم على بعض ليصيدوه واحتوش القوم الصيد حاشوه واحتوش الشيء وعليه أحاط به وجعلوه وسطهم. انتهى الهامش. وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل وفي هذا الحديث العظيم الشريف الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته وحاجة الخلق إليه وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن صمرة بن جندب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفه بالمدينة فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه ورأيت رجل رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر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 فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه ورو ورواه ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاء غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور ورأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشراره فجاءته صدقته فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصونا لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه افراطه فثقلوا ميزانه ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحيانا فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقبته ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة الهامش ضعيف السويطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة السابعة بعد المئة وضعيف الجامع للالباني الحديث الخامس والثمانون بعد الألفين وأفراطه جمع فرط يقال فرط فلان أو فرط فلان ولدا وأفرط احتسبه صغيرة ويقال فرط له ولد أو فرط له ولد سبقه إلى الجنة والسعة جريد النخل وورقه انتهى الهامش رواه الحافظ ابو موسى المديني الهامش محمد بن عمر ابن احمد المديني الاصبهاني الشافعي محدث حافظ لغوي ما مات حتى دعا الرجل يأتي بزكاة ماله يبحث عن مستحق لها فما يبرح حتى يرجع بماله قد اغنى عمر الناس جميعا ومثل ذلك أيضا يرويه يحيى بن سعيد قال بعثني عمر بن عبد العزيز على صداقات إفريقية فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرة ولم نجد من يأخذها منا قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم ومن اهتمام عمر بالفقراء ما يروى أن مولاة سوداء اسمها فرتونه من مصر أرسلت له خطابا تقول فيه إن عندها حائطا منخفضا وأن دجاجها ضيع بسببه. فرد عليها عمر يذكر أنه كتب لعامل مصر ليرفع لها الحائط ويؤمن دجاجه. وكتب في الحال الى العامل يطلب منه ان يمشي الى فرطونة ويباشر رفع حائطها وتأمينها وتأمين دجاجها البريد ومن اصلاحات عمر في البريد انه لم يجعله لحمل الاخبار الرسمية اليه فقط من العمال والموظفين كما كان من قبل وانما اصبح لخدمة الناس كذلك فقد أمر أن يتسلم عامل البريد كل الرسائل التي تعطى إليه لتوصيلها إلى ذويها وكان خطاب فرتونة سالفة الذكر أحد الرسائل غير الرسمية التي حملها البريد إلى الخريفة. عمر وولاة الأقاليم وسارع عمر فخلع الولاة الظالمين والعمال القساه فعزل اسامه بن زيد التنوخي عن صداقات مصر وعزل يزيد بن ابي مسلم عن افريقيا وصالح ابن عبد الرحمن عن العراق والحارث ابن عبد الرحمن عن الاندلس وبذل اقصى الجهد في اختيار معاونيه، ويحكى انه وفد عليه بلال ابن ابي برده ابن موسى الاشعري عقب توليته الخلافة فهنأه قائلا من كانت الخلافة يا أمير المؤمنين شرفته فقد شرفتها ومن كانت زانته فقد زنتها فأنت والله كما قال القائل وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا ولزم بلال من المسجد يصلي ويقرأ القرآن فهم عمر أن يوليه العراق ولكنه أراد أن يختبره فأرسل إليه أحد أصفيائه وقال إن يكن سر هذا الرجل كعلانيته فهو أجدار الناس بالولايه وذهب رسول عمر إلى بلال وبعد حديث معه قال له أنت تعرف مكاني عند أمير المؤمنين فماذا تدعل لي؟ لو أشرت عليه أن يوليك العراق قال بلال لك عمالتي سنة قال رسول عمر اكتب لي بذلك فكتب له فلما عرف عمر ذلك سخط عليه ونفاه وكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب يحذره منه قائلا فإن بلالا غرنا فكدنا نغتر فاختبرناه فوجدناه خبثا كله وهكذا كان عمر شديد الحرص على حسن اختيار معاونيه وولاته وكان يرقبهم معقل اختيارهم ابن معبد الحكم انه خرج يوما مع وزيره مزاحم للعسس فرأى ركبا قادما تجاه الشام من المدينة فاستقبل الركب وسألا المسافرين عما خلفهم فقال رئيس الركب وهو لا يعرفهما إن شئتما جمعت لكم الخبر وإن شئتما بعضته لكما تبعيضا فقال بل اجمعه فقال إني تركت المدينة والظالم بها مقهور والمظلوم بها منصور والغني موفور والعائل مجبور فسر بذلك عمر وقال لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ومن سياسة عمر فيما يتعلق بالعمال أنه رفع مرتباتهم حتى وصل مرتب العامل احيانا ثلاثمائة دينار في الشهر ولما سؤل عن ذلك اجاب اردت ان اغنيهم عن الخيانه التوقف عن سب الامام علي وقطع عمر بن عبد العزيز سب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان بنو اميه يسبونه على المنبر وجعل مكانه قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقد رساه الشريف الرضي لذلك بقوله يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك أنت أنقذتنا من السب والشتم فلو أمكن الجزاء جزيتك ضعف ونهاية ولم يمت عمر بن عبد العزيز حتى هزل جسمه من كثرة ما بذل من جهد وما عانى من حرمان رؤية أن يونس ابن أبي شهيب قال شاهدت عمر بن عبد العزيز وإن حجزة إذاره حجة الإذار أي مقده لغائدة في عقنه أي السنه التي في البطن اي أنه كان بدينا ثم بعد بعدما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها لفعلت وقالت فاطمة زودته ما اعلم انه اغتسل لا من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه وعلى معنى من قصد مدة خلافة عمر فقد على كثير من بني قومه لكسرة ما استرده منهم ممن امتلكوه من قبل حتى لقد خيف ان يمسوه بسوء أو يسكوه ثم ولذلك نصحه ارطأة بن منذر بان يتخذ حرسا ويحترز في طعامه وشرابه فاجاب عمر اللهم ان كنت تعلم اني اخاف شيئا دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي وقبيل وفاة عمر مات اعوانه ساهل أخوه. وعبد الملك ابنه ومزاحم المولاه ودخل المرض على عمر فهلّى أنه قام وتوضا ثم أتى المسجد فصلى ثم قال اللهم إنك قد قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحم وكان أعواني على ما قد علمت فلم أزدد لك إلا حبا ولا فيما عندك إلا رغبه، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط فما قام من مرضه حتى قبضه الله تعالى ولما أحس بدنو أجله اشترى موضع قبره بدير سمعان ودفن فيه بعد وفاته عقب ذلك وأعوان عمر هم الذين مر لكبهم بالإضافة إلى رجاء بن حية وهم طبعا من خيرة الأعوان ومن صفوة الناصحين ولا عجب فمثل عمر لا يصاحب إلا نخبة الأنجاد الوبه الثاني يبدأ حالا أولاد عمر بن عبد العزيز كان لعمر عدد من الأولاد ولكنهم جميعا نشأوا على نهجه من الصلاح والتقوى ويري أنه يوم أنبويع بالخلافة قام بدفن خليفة السابق ثم اتجه عقب ذلك إلى بعض الراحة في القيلولة فقال له ابنه عبد الملك إلى أين يا أبي فقال عمر يا بني أريد أن أستريح في هذه القيلولة فقال عبد الملك وماذا عن المظالم التي يتوقع الناس لها حل فقال عمر انظروا فيها بعد القيلولة فقال عبد الملك ومن لك أن تعيش حتى تنقضي القيلولة وكيف تستريح وهناك قلوب يمزقها الظلم فحمد عمر لابنه هذا الموقف وقبله وجلس يرد المظالم ورد عمر ماله كله لبيت المال كما ذكرنا فلما حضرته الوفاه دمع اولاده وقال لهم بنفسي فتيه تركتهم ولا مال لهم ولكن ساترككم في رعاية الله ولم تمروا على مسلم أو معاهد إلا وجدتم في قلبه وعينه حبا لكم ودعاء وقد نظرت في أمري وأمركم أيترككم أبوكم في غنى ويلقى به في النار أو يترككم بلا مال ويدخل أبوكم الجنة وآثرت الثانية وتركتكم لله يعصمكم ويرزقكم قال الروح محتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر نبدأ الآن الجزء الرابع من كتاب الدولة الأموية وفي بدايته هذا العنوان تاريخ يحتاج إلى إنصاف ماذا نقول عن الدولة الأموية عندما نتذكر أن مئات الملايين الذين يعتنقون الإسلام ويوحدون الله وترتفع في بلادهم المآذن ويذكر في دورهم اسم الله قد دخلوا الإسلام بجهود الدولة الأموية في الحق إنهم من مفاخر الأمويين أنهم حملوا عبء المسيرة العظمى للتعريف بالإسلام والقضاء على القوى التي كانت تقف في وجه الدعوة الإسلامية ولما انتصرت الجيوش الإسلامية التي بعث بها خلفاء بني أمية وقادها أبطال صناديد تربوا في أحضان هذه الدولة حينئذ تقدمت دعاة يحملون دعوة الحق فجذبوا إلى الإسلام هذا الجمع الغافير من البشر في اسيا وافريقيا ان المؤرخة المنصفة يذكر ذلك لبني امية ويسني علي ولنكاد نجد في التاريخ الاسلامي دولة تدار الدولة الأموية في حروبها من اجل الاسلام وانتصاراتها من اجل دين الحق والانسانية ويلاحظ ان بني أمية تقدموا الاسلام الصحيح الصافي فلم يكونوا شيعة يحملون فكرا معيلا ولا خوارج يدعون الاتجاه خاص وإنما كانت الدعوة الإسلامية التي زحفت مع الأموين دعوة إسلامية خالصة للإسلام ولذلك ثبتت حيث وصلت وعاشت عبر القرون تحية ودعاء لكل خليفة وكل بطل أسهم في هذا المجال العظيم أسباب التوسع يمكن بوجه عام ان تندرج اسباب التوسع في العهد الأموي فيما يلي اولا الرد على عدوان امتدت الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين امتدادا شرحناه في بعض الاجزاء السابقة من هذه المكتبة ولكن هذا الامتداد لم يصل بها الى حدود ثابتة فلتزال هناك منازعات حربية على الحدود في مختلف الجبهات ولا تزال الارض التي امتد لها الإسلام معرضة لحملات من غير المسلمين وراء الحدود ثم إنه قد حصل هجوم على دولة الإسلامية في أثناء الخلافات والثورات الداخلية وفي بعض الأحيان كان الخليفة المسلم يقف بين ثائر داخلي وتهديد من الخارج فكان عليه في هذه الحالة أن يشتري بالمال سلامة حدوده قبل أن يقدم على مواجهة الفتن الداخلية وقمعها وعلى هذا كان لا بد من معارك اخرى بين بني اميه وجيرانهم في اكثر الميادين التي انتهى عندها الفتح الاسلامي في عهد الخلفاء الراشدين وقد تسلسلت هذه المعارك على النحو الذي سيرد ذكره وصارت خطوة خطوه فربما كان هدف المسلمين الأول أن يفتحوا الشام وفلسطين ردا على عدوان الروم على المسلمين بالجزيرة العربية فلما تم ذلك وجدوا ألا مناص من دخولهم مصر ليؤمنوا جيوشهم في فلسطين من زحف يقوم به جند الروم بمصر فلما تم لهم فتح مصر خافوا على جيوشهم بها من جند الروم بليبيا أو هجموا فعلا بجيوش الرومان وهكذا دواليك فطبيعة الحروب الامتداد ما دام لم يقف حد فاصل طبيعي بين الجيشين المتعاديين ثانيا التعريف بالإسلام إن السبب الذي ذكرناه آنفا لامتداد الفتح في عهد بني أمية هو سبب كما ترى إسلامي وهو في طبيعته دفاع وليس به صبغة العدوان وهناك بجانب ذلك سبب آخر لا يمكن أن نغفله وذلك هو الجهاد للتعريف بالإسلام وقد اتده بعض المسلمين هذا الاتجاه ورأوا أن من واجبهم أن يحاربوا جنود الشرك التي تحول بين الفكر الإسلامي وبين قلوب الناس المتطلعين إليه الراغبين في التعرف عليه دون إكراه أو إلزام ثالثاً الهيبة والملك على أن عصر بني أمية يمتاز بأنه عني بالدولة ومعنى هذا أن روح الملك والرغبة في السلطان بدأت تظهر عند بعض الخلفاء وأصبح التوسع يحقق رغبة في نفس الخليفة ويضمن لدولته الهيبة أمام ملوك عصره دعائم التوسع وننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى هي أن التوسع والفتحات لا بد لها من استقرار في الداخل ولا بد لها كذلك من خليفة قوي طموح. وفي ضوء ذلك وفي ضوء الدراسات التي سبق أن سقناها عن خلفاء ابن أمية في الأجزاء السابقة ياتضح لنا أن الوقت المناسب للفتح والتوسع في العصر الأموي كان عصر معاوية وسنوات الأخيرة من عصر عبد الملك. ثم عصر الوليد وعلى هذا فقد تنت في هذه العهود فتوحات رائعة سنذكرها بشيء من التفصيل فيما بعد وفي غير هذه العهود توقفت الفتوحات أو حققت انتصارات قليلة فقد كانت الدولة الأموية مسقالة بثورات في الداخل او كان يحكمها خلفاء محدودون المواهب، كبعض خلفاء العهد الاخير او يحكمها خليفة يتجه طموحه لارضاء الله لا لتوسيع سلطانه ورقعة الارض الخاضعة له كعمر ابن عبد العزيز التوسع الاسلامي بالدعوة بعد الامويين وبمناسبة الحديث عن التوسع نذكر انه بعد بني اميه توقف التوسع الإسلامي فلم تستطع الدولة العباسية أن تخطو عسكريا للأمام خطوة واحدة بل لم تستطع أن تمد سلطانها إلى كل أملاك الأمويين بعد سقوط دولتهم على أن حركة التوسع الحربي إن كانت قد توقفت في العهد العباسي فإن حركة انتشار الإسلام لم تتوقف بل إن الإسلام واصل سيره بطريق الدعاة والتجار فاقتحم قلب إفريقيا وانتشر جنوب الصحراء كما شرحنا ذلك في الجزء السادس من هذه الموسوعة وانتشر في الملايو وإندونيسيا وقد أثبتنا ذلك في الجزء الثامن من موسوعة التاريخ الإسلامي ما يدير التوسع والمهم الآن أن التوسع في العهد الأموي شمل الميادين اتيه اولا الميدان البحري حيث تم الاستيلاء على بعض جزر البحر الابيض المتوسط ثانيا حصار القسطنطينية ثالثا ميدان الشمال الافريقي رابعا الاندلس خامسا جنوبية فرنسا وجنوبية اوروبا سادسا ما وراء النهر. سابعا الصين ثامنا السند وسنتقلم بشيء من التفصيل عن كل ميدان من هذه الميادين الاستيلاء على اكثر جزر البحر الابيض المتوسط في عهد عثمان استطاع معاوية الذي كان آنذاك واليا على الشام ان يضم الى الدولة الإسلامية جزيرة قبرص فبدأ بذلك زحف المسلمين إلى جزر البحر الأبيض المتوسط وعندما تولى معاوية خلافة انتقلت عاصمة الدولة الإسلامية إلى دمشق واتخذ الخليفة المسلم الشام مقرا له والشام يقع على حافة البحر الأبيض المتوسط فكان من الطبيعي أن تتره أنظار الخليفة إلى تطوير البحرية الإسلامية وقد استطاع معاوية أن ينمي أسطوله حتى صار هذا الأسطول يشمل ألف وسبعمائة سفينة مزودة بالعدة والسلاح. ثم اندفع معاوية بأسطوله الضخم إلى أعماق البحر المتوسط فاستولى على رودس سنة ثلاث وخمسين من الهجرة ثم على كريت سنة اربعين وخمسين من الهجرة ثم على سقلية وعلى دزيرة صغيرة اسمها ارواد بالقرب من القسطنطينية وتمكن معاوية بذلك من البحر فتطلع الى غزو القسطنطينية نفسها حصار القسطنطينية ولما سيطر معاوية على البحر تقدم لهدفه العظيم فأعد مئات المراكب الثقيلة وحملها الأسلحة اللازمة لحصار مدينة كالكسطنطينية قولة الأسوار محكمة الحصون وكان معاوية يطمع في إسقاط القسطنطينيه ويعتقد أن سقوطها سيجعل الإمبراطورية كلها تسقط بين يديه كما سقطت إمبراطورية الفرس عقب الاستيلاء على عاصمتها المدائن وقد سارت مراكب المسلمين إلى بحر مرمرة وحققت في طريقها انتصارات باهرة ثم وصلت المدينة العظيمة وألقت عليها الحصار وكان جيش المسلمين بقيادة يزيد بن معاوية ومعه مجموعة من ابطال المسلمين المغاوير منهم أبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن زبيل وعبد الله بن عمرو بن العاص وحول المدينة العاتيدة دارت معارك عنفة بين المهاجمين والمدافعين ولكن بدا واضحا أن أسوار المدينة وحصونها كانت أقوى من عدة المهاجمين ولذلك قاومت القسطنطينية هذا الحصار الطويل الذي امتد حوالي سبع سنوات من سنة 54 إلى سنة 61 من الهجرة وقد مات في أثناء هذه المعارك الصحابي الشهير أبو أيوب الأنصاري ودفن تحت أسوار القسطنطينيه وبذلك أصبح قبر أبي أيوب مثار قصص وقصائد تدعو المسلمين لمعاودة الحصار وفتح القسطنطينيه حتى لا يبقى البطل أبو أيوب وحيدا في مدفنه بتلك البقاع. وبدأ الجيش الإسلامي ينسحب في أواخر عهد معاوية ولعل هذا الانسحاب مرتبط بانتقال الخلافة من معاوية إلى يزيد وما كان يدركه معاوية من أن يزيد سيصادف بعض المتاعب ليستقر له الأمر وتجتمع حوله الكريمة حصار جديد وتجدد الأمل مرة أخرى في فتح القسطنطينية وقام سليمان بن عبد الملك بهذه المحاولة الجريئة فتحركت الحملة العظيمة برا وبحرا وتحرك معها الخليفة فترك عاصمته وأقام في دابق بالقرب من حلب ليكون أقرب إلى ميدان القتال وكان قائد الحملة مسلمة بن عبد الملك أخ الخليفة وهو رجل شجاع مشهود له بالصرامة وحققت الحملة في طريقها كثيرا من الفوز حتى وصلت القسطنطينية وألقت عليها الحصار ولكن هذه الحملة لم تأتي بنتائج تذكر فقد مات الخليفة عقب ذلك وجاء عمر بن عبد العزيز الذي أصدر أمره بفك الحصار وعودة الجيوش الإسلامية وهكذا نجت القسطنطينية من الحصار الثاني كما نجت من الحصار الأول وكانت ندات القسطنطينية هذه المرة سنة تسع وتسعين من الهجرة الموافقة للسنة السابعة عشرة بعد السبعمائة من الميلاد ولكن نداتها كانت مؤقتة فبقيت بعد ذلك عدة قرون أخرى عاصمة بيزنطة حتى سقطت في أيدي المسلمين سنة ثمانمائة وسبع وخمسين من الهجرة الموافقة ألف واربعمائة وثلاث وخمسين من الميلاد على يد السلطان العثماني محمد الفاتح شمالي افريقيا كانت منطقة ساحل افريقيا الشمالي خاضعة لنفوذ الروم وكانت تحكمها حاميات الرومانية اما ما عدا الساحل من صحارة ومزارع تنتد إلى المحيط غربا وتنتد جنوبا إلى بلاد السودان فكان يعيش بها سكانها من الأفارقة في استقلال عن الحكم الأجنبي وقد امتد الفتح الإسلامي إلى برقه وطرابلس في عهد عثمان وكان المسلمون يقصدون بفتح برقه وطرابلس تأمين سلامة مصر ولذلك كانت هذه المناطق تابعة لوالي مصر وتحكم من مصر ولكن البيزنطيين بداوا يجددون حصونهم في الساحل بعد طرابلس وبداوا يرسلون الجيش لحصونهم فيها وكان الامر قد آل لمعاوية فعزم على القضاء نهائيا على حكم الروم في شمال افريقيا واعتمد على القائد الشهير عقبة بن نافع الفهري الذي كان مقيما في برقة منذ فتحها وكان يعمل على أن يجذب الأفارقة لدخول الإسلام إن شاء القيروان وقد تولى عقبة قيادة الجيش المسلمين بمهارة فائقة فأنسل بأعدائه خسائر فادحة وانتصر على الروم في الساحل وعلى الأفارقة في الداخل فخضعت لسلطانه ترابوس وفي الزين وصار جنوبا حتى وصل بلاد السودان ولم يكن المسلمين في هذه المرة يريدون فقط تأمين مصر ولكنهم كانوا يعتزمون التخلص من جيوش الروم وإدخال البلاد نهائيا في الدولة الإسلامية ولذلك أمر معاوية عقبة أن يختار مكانا مناسبا ينشئ به مدينة إسلامية تكون معسكا للجيش ومقر للمسلمين فاختار عقبة أحد الأودية البعيدة عن الساحل وأنشأ مدينة القيروان وكانت تخطوها على نمط تخطيط الأمصار الإسلامية في البصرة والكوفة والفسطاط، فشملت المسجد ودار الإمارة ودورا للقادة وأسرهم ومعسكرات للجنود. وكان إنشاء قاعدة القيروان سنة خمسين هجرية. وقد بدأت جيوش المسلمين في عهد معاوية تهاجم معقل الروم الشهير قرطاج. ولكن الروم دافعوا عن هذا المعقل ببسالة ردت عنه مهاجمين. وفي أوائل عهد يزيد استطاع عقبة بن نفع وتابع له اسمه أبو المهاجر أن يسيرا في فتوحاتهما حتى وصلان المحيط الأطلسي ويري أن عقبة صعد هناك ربوة وهتف يا رب لولا هذا البحر لمضيت مجاهدا في سبيلك ولو كنت أعلم بعده أرضا وناسا لخطته إليهم وقتل عقب ذلك غدرا القائدان العظيمين عقبه وأبو المهاجر وضعف موقف المسلمين فترة ولكن عندما بدأت يقظه الخلافة الأموية في عهد عبد الملك أرسل هذا جيشا عظيما بقيادة حسان بن النعمان الغساني وقد استطاع هذا الجيش ان يقضي على الروم ويطردهم نهائيا من شمالي افريقيا كما استطاع ان يقضي على مقاومة البربر واصبحت هذه البلاد حتى المحيط الاطلسي جزءا من العالم الاسلامي كما تولى حسان تنظيم الشؤون الإدارية وشؤون النقد والخرج وغير ذلك من دلائل الاستقرار ولم يعد شمالي افريقيا تابعا لمصر بل اصبح ولاية خاصة يعين عليها قبل الخليفة وعين موسى بن مصير واليا على شمالية افريقية والمغرب بعد حسان وقد كان تعيينه في اواخر عهد عبد الملك او اوائل عهد الوليد واتخذ له لقب امير القيروان وقد اكمل موسى سلطان المسلمين في هذه الديار فقضى على ما كان باقيا لبعض القبائل الجبالية من سلطان وفتح طنجه ولم تكن قد فتحت من قبل وخضعت له صلحا مدينة سبتة الواقعة على الساحل الافريقي والمنتدة في البحر تجاه الشمال وكانت سبتة تابعة لمروك القوط في اسبانيا يعينون عليها حكامها وبذلك استقر المسلمون في هذه البقاع وبدأوا يتطلعون الى ما وراء المضيق انتشار الاسلام بين البربر وعقب استقرار الاسلام في تلك البقاع انتشرت اللغة العربية والدين الاسلامي بين البربر بالشمال الافريقي فقد ذكر المؤرخون ان الولاة كانوا ينتهزون الفترات التي ينتشر فيها السلم فيحدثون على نشر الاسلام في هذه البقاء وينسبر الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز انه كان من اكبر المتحمسين لذلك وأنه رتب لهذا الغرض عشرة فقهاء من أعيان التابعين لإرشاد البربر وتعليمهم اللغة العربية والدين الإسلامي وقد قدم هؤلاء الفقهاء الأفريقية سنة مئة من الهجر وانتشروا في جهات الولاية ونتيجة لمساعيهم وجهودهم المشكورة أسرع الناس في قبول الإسلام طواعية وتذوقوه حتى أخذ عدد كبير منهم ينبغ في العلوم الدينية الأندلس إسبانيا وخلف المضيق كانت تقع شبه دزيرة الأندلس وقد ذكر التاريخ أن عقب ابن نافع قد انططى جواده واتده صوب الغرب إلى المحيط الأطلسي فلم يرى إلا بحرا هائلا وأمواجا صاخبة وحسب أنه ليس هناك خلف البحر عالم آخر وناس يعيشون ولكن موسى بن نصير اتجه إلى الشمال وراء أوروبا وعزم على أن يعبر هذا المضيق وينشر الإسلام خلفه أسباب غزو الأندلس كان سكان اسبانيا يحكمون مناطق من افريقيا استولى عليها المسلمون فبدأ بذلك صراع بين المسلمين والاسبان ثم ان سكان اسبانيا قدموا عونا كبيرا للروم الذين كانوا يحتلون قرطاجا وسواها من مدن الساحل رجاء ان ينتصر الروم في نضالهم ضد المسلمين واتخذت هذه المعونة صبغة الحروب الدينية فقد كان افرادها يحملون الصليب وقام أهل الأندلس بعدة غارات على سواحل إفريقية التي كانت تابعة للمسلمين وكل هذه الأسباب ألزمت المسلمين أن يتخطوا المضلق إلى ما وراءه أحوال الأندلس وكيف شدعت على الغزو كان الرومان قد استولوا على إسبانيا سنة 123 ميلادية وفي عهدهم دخلها عدد كبير من اليهود ثم غزاها الوندل في اوائل القرن الخامس الميلادي ثم في اوائل القرن السادس الميلادي غزاها القط وهم شعب جرماني هاجر الى جنوبي اوروبا فهرب اكثر الويندال الى الساحر الافريقي وبسبب الغزو المتلاحق تجمعت في هذه البلاد مجموعة غير متجانسة مختلفة الاجناس والاديان وكان العداء حادا بين المسيحيين واليهود ثم كان هناك نزاع على العرش يكاد يكون متصلا بين الأمراء وبخاصة في الفترة السابقة لغزو المسلمين لها وهذه العوامل ايضا مما حمل المسلمين على الاستهانة بحكومه هذه البلاد وقوتها العسكرية ففكروا في غزوها وجاءت الخطوة المباشرة فقد استولى لذوريق على الملك فاسخط ذلك ابناء الملك القوطي السابق غيطشاه فهجروا اسبانيا الى افريقيا وتحالفوا مع المسلمين وحدث خلاف بين الكنت جوليان حاكم سرتا من قبل القوط وبين سيده لذريق مالك القوط. فأراد جوليان أن يقوى بالمسلمين عليه، فشجعهم على غزوة. انزل إلى إبراهيم الآية، وفي السجدة الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. فاكتبنا مع الشاهدين لهذه أوضح من التي مع أنها هي, هي الأهلك ليها ربنا من أبن الله مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله وخير الماكرين فإذا ربنا آمن بأن ذاته وارتما رسول اكتبنا مع الشاهدين أوضح من ما حسى يسمى الكفر قال من أصاري الله يعني هذا دعاء يعني واضح يعني, يعني يمكن يدعو به كل أحد لكن الايه التي فيها فلما حس عيسى من الكبر يعني يبدو ان الروايه تلك التي تقابلها ارجح منها قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان وانا ذكرت بالادله التي نقلتها أو اخذتها من القرآن في تفسير الناسك ذكرت هذه الآية ربنا عَمَنَا بِنْ هَنْسَلْتَ وَأَرْتَبْنَا رَسُولُهُ الْتِبْنَا مع الشَّاهِدِينَ يعني فهذه دعاء يعني واضح ها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عميل قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عم بن أوس قال حدثني عن بسة بن سفيان في مرضه الذي مات فيه في حديث يتسار إلي ويتسار إليه قال سمعت أم حبيبه رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى إثنتي عشرة ركعة في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة وقال عمر بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمر بن أوس وذكر حديث تتعلق بسنة الرواتب التي تكون قبل الصلوات المفروضة وبعدها. وذكر هذا الحديث عن أم حبيبة وفيه أن المحافظة على 12 ركعة يعني متعلقة في بالصلوات الرواتب الصلوات وهي هنا مجمله ولكنها جاءت مفصله في سنة في جامع الترمذي وهي ركعتان اربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر يعني جاء تفصيلها وتوضيحها عند الترمذي يعني في آخر الحديث لان هنا ذكرت مجمله ولم تفصل وكان تفصيلها مع ذكر الحديث الذي فيه اجمالها عند الترمذي نعم ولن صار الحديث قال من, من صلى اثنتي عشره ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه نعم وهذا البيان يعني عظيم شان هذه الرواتب الاثنتي عشره ركعه والمحافظ عليها وان وان الله عز وجل يثيب عليها هذا الثواب العظيم بأن يبني لمن من يأتي بها ويحافظ عليها يعني بيتا في الجنة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي خالد يعني سليمان البحيان عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمري بن أوس عن بس بن أبي سفيان وهذا وهؤلاء أربعة تابعيون يرجع بعضهم عن بعض. أولهم يعني هذا الذي هو داود بن أبي هند. داود بن أبي هند وهم أربعة وقد مر بنا قريبا ذكر أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض أن عنبس بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه يتسار إليه يعني معناها أنه يعني يحصل له السرور بذكره والتحديد به وذلك لما فيه من الفضل ولما فيه ابن الخير فهذا هو معنى يتسار إليه يعني معناه أنه يعني يكون له سرور به يعني ليس من الاصرار وإنما هو من السرور عن أم حبيبة نعم حبيبة هم أمين رضي الله تعالى عنها وأرضاه وهي رملة بنت أبي سفيان قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشير المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا السناد من صلى في يوم ثنت عشرة سجدة تطوع بني له بيت في الجنة وهذا مثل الذي قبله وفي قال سجدة وسجدة الركعة تطلق على سجدة يعني يقال للركعة سجدة ويقال لها ركعة <تصفيق> قال وحدثني أبو غسان المسمعي أبو غسان المسمعي <تصفيق> هو مالك بن, عبد مالك بن عبد الواحد عن بشير المفضل عن داود نعم بن أبي هند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبا عن النعمان بن سالم عن عمرو بن, بن أوس عن عنبست ابن أبي سفيان عن أم حبيبه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشره ركعة تطوع غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد وقال عمر ما برحت أصليهن بعد وقال النعمان مثل ذلك <تصفيق> وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم من العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عمبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فاسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر, فذكر بمثله قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي عن بهز بهز بن أسد قال وحدثني قال قال شعبه عن بهز قال حدثنا شعبه قال النعمان بن, بن سالم اخبرني قال النعمان بن سالم اخبرني يعني هنا تقديم الاسم على الصيغه تقديم الاسم على الصيغه وهذا يعني مر نظائر ويأتي يعني يتكرر عند ذريو الشعبة أنه يذكر أحياناً الاسم قبل الصيغة يعني اسم الراوي الذي أخذ عنه قبل الصيغة بدل ما يقول حدثني النعمان نعم قال نعم, إن نعم. النعمان يقول النعمان حدثني نعم قال يقول الأخ هل بناء البيت في الجنة يكون كل يوم لمن حافظها على كل يوم وليلة أو من حافظ عليها طول عمره يبنى له بيت في الجنة العلم عند الله عز وجل لكن لا شك أن من حافظ عليها فإنه يبنى له بيت الجنة أما من يفعلها مرة واحدة ثم يتركها يعني يبدون هذا مقصر قال وحدثني زغير بن حرب وعبيد الله بن السعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عمر حاء قال وحدثنا ابو بكر وابي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعه سجدتين فاما المغرب والعشاء والجمعه فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وفيه عشر وذلك بدل الأربع التي قبل الظهر ركعتين وهذا صحيح وهذا صحيح ولكن التيام بالأكمل والأكثر هو الأولى الذي هو أربعا قبل الظهر وهنا يعني ذكر الجمعة وأنه يكون بعدها ركعتان أنه يكون بعدها ركعتين يكون بعد الجمعة في ركعتين و وليس فيه ذكر الصبح مع أنها هي يعني مكمله يعني لل... للعشر و اما بعد ال... بعد الجمعه فهي مثل الركعتين بعد الظهر لكنه جاء في صحيح البخاري ذكر تفسير العشر و وأن منها ركعه الفجر التي هي اكد هذه الروايات اكدها على الاطلاق قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو بن سعيد لا. قطان لا. عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال وحدثنا ابو شيبه عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع بن عمر لا. قال رحمه الله تعالى حدثنا بن يحيى قال اخبرناه شيء عن خالد بن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ هو قائم ركع وسجد هو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. كما ذكر حديث عشر ضلام عنها ومثل الحديث الحبيبة. مثل الحديث فيه في ذكر الأربع الحديثين الاثنين في عشرة ركعة التي هي أربعة قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء واثنتين قبل الفجر. وذكر الركعات الأولى مترتبة وأما ركعة الهجة فأخرها وجعلها في آخر الحديث بعدما ذكرت فضي الله عنها قيامه قيامه بالليل وأنه يصلي تسع نعم, نعم. وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه بما يتعلق عن بالوتر أقل شيء جاء عنه سبعة يعني وأكثر شيء جاء عنه ثلاثة عشر أقل ما جاء عنه سبع إلا أنه جاء عنه سبع وتسع واحد عشر وثلاث عشر وأكثر ما ورد عنه من الروايات الكثيرة في حد عشر ولكنه جاء ذكر الثلاث عشر وجاء ذكر التسع وذكر السبع وهنا في هذا الحديث الذي هو أن آشه لكرت التسع وكان, وكان يصلي من اللي تساء ركعات فيهن الوتر, وكان يعني الوتر يعني الوتر واحد منها اللي هي التاسعة ها وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان اذا قرأه قائم ركع وسجده وقائم قائم واذا قرا قاعداً ركع وسجده وقاعد قاعد يعني كان يصلي وهو قائم ويصلي وهو قاعد وكان ايضا يعني يعني, يعني يصلي يعني هو يصلي العباره الاخيره كان ايش العباره الاخيره وكان يصلي ليلن طويلا قائما وليلا طويلا قائدا طويل وكان أوه. اذا قرأه قائم ركع وسجد وهو قائم نعم اذا كان قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا كان قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس ولكن سياتي التفصيل لانه يجمع بين القراءة يعني في الجلوس وفي القيام ثم يركع من قيام يعني فيكون بعض الركعه في الجلوس في الاول وبعضها جلوس في القيام في الآخر ثم يركع في الحديث الأحساء السدعة نعم وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين نعم. قال حدثنا يحيى يا يا عنه شيء حديث الحديث العشر جاء عن عن أم المؤمنين أم حبيبه وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين وأما العشر فجاء في حديث ابن عمر ومحافظ على الاكمل لا شك أنه أولى وأفضل نعم. قال حدثنا ابن ناحي عن هشيم عن المشير الواسطي عن خالد خالد بن مهران الحداء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة نعم. قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فاذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا نعم وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حماد حماد بن زيد عن بديل بن نصر وايوب الشختياني عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا فسألت عن ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما فذكر الحديث ثم ذكر هذا الحديث أن عبد الله بن شقيق كان يصلي قاعد في بفارس شاكيا يعني اصابه مرض وكان يصلي وهو جالس ثم لما جاء الى المدينه سال عائشه رضي الله عنها واخبرته بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبه قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سالت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع وهو ركع قاعدا وهذا مثل الذي قبلت قال حدثنا أبو كنف بيشيبة عن معاذ بن عموعاذ عن حميد حميد بن حماد الطويل عن عبد الله بشقير العقيني عن عائشة قال وحدثنا إبن ح قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام رحمه حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بشقير العقيني قال سألنا عائشة عن أنصالات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا كان. كان صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة نعم. قائما وقاعدا نعم. فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا وهذا في الذي قبله قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا بن يعني بن زيد حاء قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون حاء قال حدثنا أبو أخن أبي قال حدثنا وكيع قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام بن عروه قال وحدثني زغير بن حرب واللفظ له قال حدثنا ايها سعيد عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا حتى اذا كبر قرأ جالسا حتى اذا بقي عليه من السوره ثلاثون او اربعون ايه قام فقراهن ثم ركع. ثم ذكر هذا عن نأى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا قائما قائمًا، ولما كبر كان يصلي يعني جالسًا، وكان يقرأ يعني يدخل في الصلاة وهو جالس، وإذا بقي في مقدار ثلاثون آية قام وقرأها ثم ركع. لتكون الركعة فيها جلوس في الأول وفيها قيام في الآخر. ويكون يركع عن قيام، لأنه قرأ وهو قائم، ولكن كونه يدخل في الصلاة في الأول وهو جالس، يعني ثم يعني بقي ثلاثين ايه قام وقرأ ثم ركع، فهذا فيه أن القراءة تكون عن جلوس وعن قيام، وأنها تكون عن جلوس ثم عن قيام ويركع عن قيام. قال وحدثني أبر ربيع الزهراني أبو بن داود عن حماد بن زيد حاق عن... قا... قال حدثنا حسن الربيع عن مهدي بن ميمون حاق قال حدثنا أبو بخر عن وكيع حاق قال حدثنا أبو كريب عن ابن نمير عن هشام هيشاب قال حاق وحدثني زهير بن حرب عن يهل بن سعيد عن بن люعروة عن أبيه عن عائشة نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النضر عن أبي سلام عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك وهذا مثل الذي قبل إلا أن فيه بيان أن هذا يحصل من الركعتين يعني يدخل الصلاة وهو جالس ثم يعقون إذا بقي يعني ثلاثين آية قام وقرأها وركع ثم إذا فرغ من ركعة الاولى جلس وبقي جالس في الركعه الاولى في الثانيه الثانية فيقرأ فيها وإذا بقي مقدار ثلاثين آية قام يعني يضع هذا على أنه يفعل في الركعتين الاولى والثانية يكون جلوس الاول وقيام ثم الركوع وفي الركعة الثانية جلوس الاول ثم قيام ثم الركوع. آه. قال وحدثني ابن يحيى عن مالك عبد الله بن يزيد وابي النضر ابي النضر هو سالم بن ابي اميه عن ابي سلمى ابن عبد الرحمن عن عائشه نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا اسماعيل بن علي عن الوليد من أبي هشام، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرا، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية وهذا مثل الذي قبله قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقبة بن وقاص قال قلت لعائشه كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وانها أنه سألها من هو عمر بن وقاص علقبة بن وقاص الذي سأله عن, عن الركعتين يعني الركعه المقصود الركعتين بعد الوتر لأنه جاء في بعض الروايات بيان ذلك وانها الركعتين التي يصليهما بعد الوتر وهو جالس فكان يعني يعني يقرا وهو جالس ثم فإذا أراد, فاذا اراد ان يركع قام فركع نعم اراد ان يركع قام فركع وهذا ليس في ذكر القراءه ليس في ذكر قراءة وهو قائم وهذا انما جاء في الركعتين الثاني يصليهما الرسول سلم بعد الوتر وهو جالس يعني يكون جالسا في بعضها، نعم. ومعلوم أن هذا في بعض الأحيان وإلا في بعضها أنه كان يصليه وهو جالس وليس فيه ذكر هذا التفصيل. نعم. ولا حدثنا ابن مهين قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عامر ابن وقاص، نعم. من علقم بن وقاص، نعم. قال حددني محمد بن إبراهيم عن علقام بن وقاص عن عائشة نعم. الآن الهاتان, الهاتان يعني يصليهم الإنسان وهو جالس حتى ما كان قادرا على القيام فيقول اتباعا للسنة نعم يصلي وهو جالس ومعلوم أن آه آه الصلاة وهي جالس جاءت جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه جاء في حقنا أو حق الأمة بأنها على النص. من صلاة القائمة لكن إذا فعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خير يقول أخ مثلا في صلاة التراويح هل في صلاة التراويح هل للناس الآن بعدما ما في صلاة التراويح يصلوا ركعتين وهم جلوس يكون سنة ظاهرة في المسجد لا أقول ليس لهم ذلك ليس لهم ذلك انهم يجلسون يصلوا ركعتين وهم جالسين لأن هذه ليس فيها ليس الترويح فيها إمامة أو وما يعني هذا الذي جاء الله يعني صلاة وحده ليس في جماعة قال وحدثنا يا يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت العائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت نعم بعدما حطمه الناس ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن عبد الله بن شقيحة آلها أن كان وهو جالس قال نعم بعدما حطمه الناس يعني في آخر عمره ولما كبر كما جاء في الحديث السابق وكما سيأتي ومعنى حطمه الناس يعني أنهم أنه اشتغل أو يعني, أهم يعني أهمهم والتفكير بهم والانشغال يعني بهم يعني هذا أثر على صحته صلى الله عليه وسلم فكان يفعل هذا هو المقصود بحطمه الناس آه. آية هو الذي فسره فسر به الحطم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن كهمس كهمس الحسن. قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قرأته قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلام بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس وهذا يعني هذا يدل على أنه في آخر حياته كثير من صلاته وهو جالس آه. قال وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاكم عثمان قال حدثني عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. أنها قالت أننا بدنا صلى الله يعني لما كبر وفي جاه في بعض الروايات أنه لما يعني يعني حمل اللحم فكان يعني كثيرا من كثيرا من صلاته يصلي وهو جالس سنوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا يحبني هي قال قرأت على مالك بن شهاب عن السابن يزيد عن بن أبي وداعة السهمي عن حفصه رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في صبحته قاعدة حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قاعدة وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها وذكرها هذا عن حفصه رضي الله عنها انها ما راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا الا قبل وفاته بعام نعم. نعم بعام واحد ويعني لما كبر يعني حصل منه ذلك عليه الصلاه والسلام وكان يصلي وهو قاعد وكان يقرا السوره فيرتلها حتى تكون بسبب قراءته وترتيله اطول من اطول منها مع انها اقصر من تلك التي أطول منها وتكون هذه السوره التي يعني هي غيرها أطول منها بترتيله وترتيله عليه الصلاه والسلام تكون أطول من أطول منها نا. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثنا إسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال أقلنا عبد الرزاق قال أقلنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين نعم قال وحدثني أبو الطاهر أبو الطاهر أحمد بن عمرو في الصرف المصري وحرمله ابن يحلى تهييب المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس وانس من يزييد العيلي قال وحدثنا إسحاكم إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق الصناري عن معمر بن راشد الأزدي عن السهري بهذا الإسلام مثله قال حدثنا أبو بن بشيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسد بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى صلى قاعدا وهذا مثل الذي قبله يعني وجد منه الصلاة في آخر حياته صلاة قاعدا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا وفرنا بشيبة عن عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة آه. آه. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن موسى يعني أربنا في الأستاذ الذي قبل هذا يعني عبد الله بن عروة آه. عبد الله بن عروة هذا أخو عيشان بن عروة لكن هشام هو المكتر من الرواية وأما هذا روايته قليلة عبد الله بن عروة بن الزبير يعني روايته قليلة وأما أخوه هشام فهو كثير الرواية قال وحدثني زغير بن خارب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنهما ما أنه قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فاتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست أحد منكم ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن صلاة القائم قاعد على النصف من صلاة القائم وهذا في حق الأمة هذا إذا كان في النافلة مع القدرة أما إذا كان يعني مريضا فإنه إذا صلى في الفرض أو في النفل جالسا مع أنه يعني مريض فإن له الأجر كاملا كما جاء في الحديث إذا مرض العبد, العبد أو سافر كتب لهم ما كان يعمل وهو صحيح مقيم إذا مريض كتب لهم صحيح مقيم وإنما هذا في صلاة النافلة مع القدره على القيام هذا هو الذي يكون على النصف وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له الأجر كاملا وهذا من خصوصياته من خصائصه ولهذا قال هنا أني لست كاحد منكم نعم فيه عبد الله بن هيك يقول؟ قال حدثت أن رسول الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيته وجدته يصلي جالسا يعني لما علم بالحديث وبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن, أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو جالس فلما فرغ جاء وضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا الله بن عمر قال إن حدثت عندك قلت كذا وكذا وأني رأيتك تصلي جالسا فقال إني لست كأحدكم نا. قال وحدثني الزوائر بن محر عن جرير أبي عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن هلال بن يساف نا. عن أبي يحيى نعم هو أبو يحيى نعم. وسيأتي اسمه بعد هذا أو يأتي الطريق هذا هذا يحيى الأعرج, هذا أبي يحيى الأعرج نصدع نعم اسمه نصدع الأعرج نعم. المعرقب نعم. نعم عن عبد الله ابن عمرو نعم قال وحدثنا هو أبطنى بشيبة ومحمد بن أثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه حاق لو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الاسناد وفي روايه شعبه عن ابي يحيى الاعرج لا. قال حدثنا هو بكر بن ابي شبهه و محمد بن مثنى و بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبه حاق لو حدثنا ابن المثنى عن يحيى بن سعيد قطعا عن سفيان شوي. كلاهما عن منصور بالمعتبر. بهذا الإسلام وفي نهاية شعبة عن أبي يحيى الأعرج آه. صلاة الليل وعدد الركعات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك الأبي رسوله مبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيراً مبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم لحق شفاكم الله وعفاكم ونفعل الله من سمعنا الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آه. يقول السائل فوضعت يدي على رأسه هل المراد أن عبد الله العور وضع يده على رأس النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع يده على رأس نفسه لا على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم إشكال يدي على رأسه ضد صحيح هذا آخر الكلام ما شفت كلامه ما رأيت كلام النووي هذا الموضوع؟ ما في كلام اللي في هذا أنه يعني كأنه يعني أنه ما هو جميلة يضع يده على رأسه اذا لعله في غير النووي إذا كان موجود ما في ذكر فوائد ولا شيء كلام النووي يقول معناه أن صلاه القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصان اجرها وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام فهذا له نصف ثواب القائد وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائمة. واما الفرض فإن صلىه قاعدا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به قال أصحابنا وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعات التحريم وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود فثوابه كثوابه قائما لم ينقص باتفاق أصحابنا فتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب